السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الورد ومساء الفل والسعاده واول أيام الشهر الكريم وليله 2 رمضان كل شعب جمهوريه على القهوه الكروم احسونا جدا جدا جدا ايامنا اليوم كان كان يوم صعيب الحقيقه ولكن يوم رمضان الحمد لله احنا في رمضان كنا صايبين كل لحظه وانتم بخير وايام جميله بداناها مع بعض لازم نحتفل ولازم نسعد واننشكح لاننا في شهر الخير شهر الكرم عاملين ايه احسونا والله جدا من ليله رمضان لليله 2 رمضان عملتوا ايه في هذا اليوم اكيد اهم ما في هذا اليوم ان احنا جوعنا بما فيه الكفاية واعتشنا كدير جدا وبعد كده الفطار كان يعني انتقام السنين يعني خلينا اقول حاجة ما فيش بيت مصري نهاردة ما كانش فيه مكارونا بالمشامل وما كانش فيه محشي وما كانش فيه فرخ ولحمة بقى وكل الانواع يعني الانتقامات البشرية تحية لكل ام مصرية تحية لكل زوجة مصرية في هذه المناسبة الجميلة ممنعرفش قيمتكو غير وقت الأكل الحقيقة وبعد كده مننسها ولكن أحاية كبيرة لكل المسؤولين عن الولايم الرمضانية اللي بدأت من النهاردة ومستمرة لنهاية الشهر الكريم كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم ربنا يسعدكو ربنا يخلي دايما الفرحة مالية كل البيوت كل مصر كل شارع كل حارة كل بيت كل, كل ايه كل زقاق النهاردة يوم رمضان جديد خلينا زي ما بنقول دايما يوم اتنين رمضان ايوه احنا بقينا اتنين رمضان يا جدعان بقينا اتنين رمضان بس كده يقول بقينا اتنين وعشرين. لا لا بقينا اتنين فنلحق نظبط الاداء نجتهد اكتر نشوف حاجات حلوة نعملها نشوف زي نفرح نفسينا وفرح غيرنا في الشهر الكريم خلينا اقولوكو كده بالصلاة والنبي كده صلوا عليها لو مصرع سيدنا محمد احنا اتنين رمضان اه اه اه اه اه اه الموافق 19 ستة ميلادياً خلينا اقول ان ان ايه يا واد يا حماده, يا حمادة يوم الجمعه والامساكيه بتقول ان اذان الفجر ان شاء الله هيبقى النهارده ساعة 3 و8 دقائق اذان الشروق مش اذان الشروق الشروق هيكون الساعه 6 الا 4 دقائق النهارده الظهر وصلاه الجمعه الساعه 12 الا ثلاث دقائق العصر هيكون 3 ونص و3 دقائق الفطار بقى والمغرب هيكون الساعه 7 الدقيقه العيشة ان شاء الله وصلاة الترويح الساعة 8.30 دقائق يبقى التاني الفجر النهاردة 3.30 دقائق وساعتنا دلوقتي 12.11 دقيقة يعني كل اللي عايز يتصحر يكون بيجهز وبيأمن نفسه على صحوره دلوقتي وبيجهز بقى بس كله كله كله كله, كله على قد ما تقدره علشان دايماً أول يوم فطار بيبقى الواحد عنده استعداد ينسف النسانيف النسيف يعني كده وبعد كده ما بيكلش حاجة في الآخر فكلوا يا جماعه كلوا واستمتعوا بهذا الشهر الكريم وكلوا برده يعني اكيد الاكل من اشكال الاستمتاع برده عايز اقول حاجه ان احنا دايما في رمضان ما بنبداش 12 بالظبط علشان احنا عندنا موجز الأنباء ونشاط اخبار نجوم افلام على راس الساعه فدايما بنبتدي 12 و10 يعني مش 10 اللي درجه 10 يعني 12 و7 و8 دقائق علشان الناس ما تستغربش تقول هو الواد يونس راح فين لا انا موجود وكل حاجه النهارده عندنا كده خلينا نقول ترابيزاتنا سريعا سريعا عندنا النهارده دفتر سحور اللي عايز على الرسائل 1006 او على الفيسبوك نجوم افهم دش على قهوه او على تويتر هاشتاج على قهوه وهناخد دفاتر سحور هي ما تبقاش مش هتبقى طويله زي دفاتر دفاتر دفاتر الحضور ولكن هي دفاتر سحور عندنا النهارده 30 يوم سعاده عندنا 2 رمضان سعاده امبارح اتكلمنا عن 1 رمضان سعاده وقلنا مكالمات رسائل موبايل للناس ونعايد على بعض على قد ما نقدر انا جاي لي كميه رسائل انا عايز اقول لكل الناس اللي بعتت لي والله كتر بتشكك بتشكحوني ما <تصفيق> تشكحكوني هو كده يعني اللي بيحصل ان بفرح فبيحصل لي الفيرب اللي انا قلته ده اللي هو مشكشححوني ده بقى انتوا بتعملوه معايا يعني المهم نسيب الفيرب ده وندخل للصيام شغال الله ينور معايا انتوا فاهمين عندنا زي النهارده في رمضان زي الكالندر كده تاريخ حصل ايه في مثل هذا اليوم الرمضاني عندنا الخيمه تقيله ان شاء الله نلحق بس يكون معانا الخيمه تقيله ومسابقات و... واحكام وحركات عندنا ضيفنا إن شاء الله نهار ده الجميل مصطفى عاطف دردشة وإنشاد وحكات حلوة وأجواء كده مريحة للنفس يعني وهيكون معانا بقى في الآخر بيبقى معانا جولة الـ الـ الـ هي إيه؟ الأدعية والتوشيح وآدن الفجر والقرآن الكريم دي بنختتم بيها اللقاء في تمام الثالثة وحوالي كده أثلث كل اللي بجاه سحوره استمتع بسحورة كل اللي امتبعنا يتبعنا على الراديو نجوم FM 100.6 او يتبعنا على نجوم FM TV يعني يقدر يشوف الراديو آه والله شفت إزاي تقدر تفتح التلفزيون على القمر المصري نايل سات على تردد 11900 عامو دي وتشوف نجوم FM TV شوف اللي أنا بقوله دلوقتي هتشوفه بالصوت والصورة طيب احنا قبل رمضان بيومين ثلاثة عملنا حاجة حلوة جداً زي عادة على القهوة وأتوبيس على القهوة تعبئة شنط رمضانية كان يوم كارنفال السعادة الرمضانية شارك فيه يعني أعداد غفيرة الحمد لله غفيرة غفيرة من الزبائن الرجال الجدعان والبنات الحلوات الأمراض والشباب اللي زي الفل يعني وتم تعبئة زي ما قلنا الف وستمائة كرتونة وشنطة رمضانية. لا كرتونه رمضانيه و و وشنط ايضا هو نفس الكلمه نفس الجمله فوكانت الشنط فيها حاجات حلوه وحركات اللي عايز يعرف حصل ايه في تفاصيل اليوم ده يفتح نجوم افلام تي في حالا علشان وإحنا بنسمع على القهوه الحمزه نمره هنشوف شويه صور كده من هذا اليوم الجميل وهتشوفوا نفسك يعني لكن اللي بنسمعنا في الراديو احب اقول لك علشان تبقى عارف احنا تم تعبئه الشنط وكان يوم مختلف جدا الزبان كلهم شاركوا يعني اللي كانوا معانا يعني شاركوا وكان سعيد وكان كله من شكح الحقيقة وشحناهم كله اللي بتحلل نقوله ده اللي حصل يعني كلنا يعني كده مع بعضنا بقى يعني نسمع حمزة نامرة على هوا ونرجع تاني ونبدأ قهوتنا ويلا شاركوا في دفاتر الصحور وشوفوا معانا شوية صور كده وانا بتفرج عليها شوفوا معايا وانا بتفرج سوا على اللي حصل في يوم تعبئة شرط رمضان أوتوبيس على هوا يا ياللبينا check this audience تشوف هتحبها في قلبك تفوت شبك وطال العشوارع والبيوت تسهر تشوف هتحبها في قلبك تفوت زي التاريخ جايه بتشهد على الحارات قدرها شايله حكاوي من زمان اللي فات صوت دندنات السهرانين عمر وغلاله وبتمضلل ع الغريب زي السحابة صد دندنات الصهرانين قمره وغنابة وبتمضلل ع الغريب زي السحابة القهوة عشرة وجيرة ومشاريب ع الحساب أوفط فضمن القلب بين اتنين صحاب القهوه خلقك تحكي في 100 مليون حوار صوت ضحكها يكسر مرار الانتظار القهوه خلقك تحكي في مليون حوار صوت ضحكها يكسر مرار الانتظار القهوه مش ياس وطلح فات الزمن ولا هو اتبي ينقضي من غير ثمن على القهوة ناس قاعده تدور طعم الوطن على ناس قاعده تدور طعم الوطن طيبين اليوم سوف أقدم لكم الاختراع الذي سيهز الكون ويفتت الدهون جهاز التلطيش الدهني لا عناء بعد اليوم ستفقدين من وزنك سبعين طون في الجلسة الواحدة لكل الناس اللي سمعيني ومش شايفيني بعدما حطيت اختراع هن بتاع تصفيف الشعر شعر أصف ولعبة وحروة اختراعات هن أسوأ مما تظن عايزين تعرفوا أكتر عن اختراعاتي وفتكساتي تابعوني في هن على نجوم اف ام كل يوم في رمضان ايمان السي هاني رمزي هن مع هاني رمزي كل يوم الساعة خمسة وربع قبل الفطار على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم انا الأستاذ بقدونس رئيس جامعة العلوم المبهرة واللي كالعادة حبهان وزعتر هيجيبوني لورا عايزين تعرفوا ازاي في رمضان على نجومه فام ارض الفنضان. كل يوم في رمضان على نجومه فام نجومه فام <تصفيق> خناة ميل الشرار إيه طياري ترافيك جاي عاسبي أبضل مقرب أصاب وإنت أمرضك طلبة لحدة ما موطرش طلبة واللي شيء دايما الهم إحنا نقوله هيعمل إيه يفتح يا لنجومة فهم على الرد وليلا إيه يسمعنا من خنف إلى سبعة والبرنامج اسمه إيه؟ معك في السكة معك في السكة نعمل إيه يعني؟ معك كده كده في السكة اسمه إيه بقى؟ خلاص طيب معاك في السكة في رمضان مع خالد عليش كل يوم من الحد للخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4 من الفطار على النجوم في أم رمضان النجوم فكرة شريرة تسرق معانا مش من میں اسكالل وهي يحمو ارض الفندق كل يوم في رمضان الساعه 4:30 قبل الفطار على نجوم فقام نجوم فقام رمضان النجوم فان نجوم فان رمضان نجوم أفأم على كيفك على نجوم أفأم راديو 100.6 وعلى نجوم أفأم تي في كل اللي بيتابعونا يقدروا تابعونا على نجوم أفأم على الراديو وعلى التلفازين طيب عايزين نقول أول حاجة عندنا اتنين رمضان سعادة احنا قلنا واحد رمضان سعادة قلنا هنهني ونبارك, ونبارك ونسلم ونهني وخلي فو وخلي فو رمضان سعادة ان شاء الله النهارده في صلاه التراويح احنا بما اننا رمضان خلاص في صلاه التراويح كل واحد يعمل ايه دايما بيبقى في شكوى معتادة من الاطفال في الجوامع او في المساجد والسيدات يعني في شكوى من السيدات اصلا ومن الاطفال اللي مع السيدات اه في شكوى دايما يقول لك الستات بيقضوها حفله سمر في الصلاه خلينا احنا كلام عن الاطفال نبقى نخلي الستات حلقه لوحدهم فاحنا هنعمل ايه يا شباب ويا بنات وانتوا رايحين كل واحد هيحط في باله ان هو الأطفال اللي موجودين في الجامع انا لازم اولا احببهم في المسجد وفي صلاه التراويح اوصلهم بطريق غير مباشر لطيف جدا ان الموضوع حلو ان انت تبقى موجود وفرحان بس لازم نحترم المكان وده بيت ربنا ولازم يعني نحبه وما نعملش فيه دوشه وما يحصلش فيه اي مشاوه كتير يعني فاحنا هنعمل ده ازاي بالترغيب وليس بالترهيب هتاخد معاك كباشة كده وانت رايح الجامعة النهارد النهار ان شاء الله في صلاة الترويح بس متكلومش انت اخد معاك شوية بومبون شوية طفل شوية بومبوني شوية اي حاجة شوية تمري يعني لكن الاطفال متحبش تمري خلينا نقول حاجات تجذب الاطفال وفي ال... في الاستراحة اللي بين ال... الركعات ممكن تبدأ تشوف الاطفال اللي حواليك وتوزع عليهم ده واقول لهم انا مبسوط ان انتوا قاعدين حتى لو هما مش ساكتين قلت انا مبسوط ان انتوا قاعدين ساكتين انا عارف ان انتوا شاطرين عارف ان انتوا بتحبوا بيت ربنا بس انا عايز اقول لكم حاجه انتوا لو بقيتوا يعني مؤدبين من كده واجمل من كده انا عارف ان انتوا حلوين جدا بس عايزكم تبقوا اهدى ونحافظ على المكان وعشان ربنا يبقى يرضى عنا وفرحان بينا المعلومه البسيطة دي والطريقه الجميله في التعامل على الاطفال بتوصل كل المعلومات اللي انت عايزه كبروا في الاول إن بتقدروا جدا وان انت مبسوط قوي من اللي هو بيعمله بس انت عايز منه حاجه زياده عايز عايز شويه هدوء اكتر ولكن في الأول لازم تدخل له الدخله اللي هي انت جامد انت حلو قوي انت انت جميل فدي هنعملها خد معاك حاجه بسيطه يعني بس ارجوكم ما تاكلوش الحاجات وانتوا رايحين في الفطر تمام دي المبادره الثانيه او ده 2 رمضان سعادة فكره ان احنا نحبب الاطفال في المساجد ثاني حاجه الاطفال عشان لما بتعمل شقاوئه في المساجد احنا هنحببهم في المساجد وهنخليهم يبقوا هاديين بذكاء وبشطاره القهوجيه ده 2 رمضان سعاده ولكن عشان احنا جمعه وسبت اجازه فهنحاول في الجمعه في السبت بقى هنطبق المبادرتين اللي بدانا بيهم المبادره الاولى اللي هي تحنيئات الشهر الكريم صله الرحم نسال على قرايبنا وفي نفس اليوم اللي هو السبت علشان هتبقى المبادره الثانيه خلاص خلصت هنعمل نفس الفكرة هنعمل ان احنا هنسعد الاطفال في صلاه التراويح يبقى تاني مبادرة الجمعه في صلاه التراويح حاجات نسعد بيها الاطفال بطريق ظريف جدا ان صلاة الترويح لازم نحترمها ولكن أنتوا جامدين وهيلين وهكذا يوم السبت هنعمل بالنهار موضوع السؤال على الحبايب والأصدقاء ورسائل التهنائة وخلافه وبالليل هنرجع تاني نعيد الفكرة وتاني ومحدش بعتلي يقولي انا مش لقي أكل ومعيش فلوس أنا ما بقولش خد معاك آآ آآ شوكولاتة مش عارف من مين يا عم انزل أي محل بقالة واشتري منه الطوفي ده من أي بقالة خلاص كده تماما في أطفال طبعا الحاجات دي ممتنفهش معهم الحقيقة نازم نكون سرحة مع نفسنا بس أنا, انا بعتمد على على جدعانة شعب الجمهورية على أهوى أن الزباين بيارفوا يتعاملوا مع الأطفال جدا طيب خلينا خلينا ناخد بقى شوية من دفاتر السحور والحو... سحور احنا بنقول على دفاتر سحور الرمضان طيب مين يا بشا معانا نبدأ على طول بفيسبوك شكرا اسراء نبيل عمر حمزه اي محمود صبيه القهوه وفاء مصطفى زوزو كانت طلبه القهوه علي انصر القهوه توتي بلحه القهوه سلمى بتسامت القهوه يو يو سندريلا القهوه شروق ابو العزم محمد اسباني القهوه اسلام غلبان القهوه اي عصفيه هاجر خنفسه القهوه سكريه القهوه عبد الرحمن صيدلي القهوه تقى قرصايه القهوه لا مش قرصايه رصيه القهوه قرصايه ايه بس قرصايه <تصفيق> مش هاجر مصطفى علي زامورا ومحمد الخطيب واحمد النفعاوي وكريم وفاتش الأهواء وإسراء طلعت ودلبارية الأهواء وإحمد رازق ونور الدين إحنا ما بناخدش زي ما اتفقنا دفاتر الصحور كتير علشان بس الوقت وعشان احنا يعني بنحارب الوقت عشان عندنا صحور وعندنا أدان وهكذا وهكذا طيب نروح ناخد دفتر الصحور التواتريين شكراً ديرو بس ديرو, ديرو يعني إيه بلاش يعني بالهداوة كده دفاتر الصحور بتبقى قليلا شواريم أحمد خالد فامي عمر علاء نور عاشقه القهوه تهجد القهوه نسمه محمد بلال محمد صفية ايهاب سنابل نوبيه القهوه دكتور سوق بو... سو... <تصفيق> دكتور بؤ اسنان القهوه مروان مجدي شهد رامي فاتن علاء ساسو حمزاويه القهوه احمد رزق ريوان منير احمد الاهلاوي نسرين ورحمه كنافه القهوه مورا منى تشوكلت القهوه عمر حمزه كمصري قهوه هبل محمد الحسيني ومنه لدفتر حضور انستغرام ميمو صوبيا القهوه محمد ريحان شيري سماره القهوه نودي أولدرز حمائي اشرف الهلال القهوه يوسين عماد توفيق مخطط مخطط القهوه كريم منشكهت القهوه عمر كريستيانو القهوا وهوبه عفريت القهوه اي واي اس انا المشعلان خالد فهمي شعبان المسلماني واحمد عليان مزيا القهوه وزينب لمبه القهوه محمد كشافي القهوه عصام شعفوز شعفوز القهوه علا هوجيت القهوه بسكوتت القهوه ومريم لوزه القهوه ناخد كمان من دفتر حضور الأسماس على 1006 احنا اتفقنا ان الدفاتر سريع سريع علشان ناخد على قد ما نقدر يا راجل محتاجين ندخل البيانات نعمل ها يونس الاس يونس ها والله <تصفيق> ها ايه ايونس بقى مش مهم نقول هاش عايزين نس حاضر حاضر طيب هو في بس آه طيب انا فهمت ايه الليلة هنجيب الرجالة بتوع الاي تي والتكنولوجي يزبطوا لنا الحاجات وهم بي بي بيعملوا علاقات ده من وساق طيب ايه معانا هنروح نسمع حاجة ونرجع تاني على طول علشان ناخد دفتر حضور الاسم اس ونشوف معانا هيكون معانا ايه في الترابيزات اللي جاية طبعا معانا ايه وادي يا معانا معانا معانا معانا زي النهارده في رمضان وعندنا الخيمه الثقيله فممكن ناخد زي النهارده في رمضان سريعا جدا وبعد كده ندخل على الخيمه الثقيله واللي عايز يلعب الخيمه الثقيله الخيمه الثقيله بتكون بالتليفونات بيتكلمون على التليفون وبنلعب مسابقه سريعه جدا سهله جدا وغالبا النهارده اوتوبيس كومبلي وهنشوف مين هينتصر على الاخر نسمع ايه يا واد يا احمد يا يا احمد تعالوا نسمع الدعاء الجميل بتاع النجم محمد منير ربي ونرجع ربي وارحم ربي اغفر انك تعلم innaka ta'lam ma لو عايز دعاء ربي لمحمد منير يكون الكول تون بتاعك ابعت 80 على 1500 لعملاء اتصالات اسحب <تصفيق> روح شغلك بدري اسحب <تصفيق> والمشاكلك عندي رمضان فرصه ما تتعوض وايامه بتجري رمدن رمت نکمان رجعنا الثاني على الأهواء لما هي فصلة سهتها نجوم أفهم على كيفك مكملين ودردشتنا و... وفي هذه الليله الرمضانيه 2 رمضان ربنا يجعله يوم سعيد على الجميع ان شاء الله و... ورمضان كله يبقى شهر خير كده ان شاء الله والناس كل... كلها تكون مبسوطه الناس اللي لسه مش حاسه ان رمضان جاي يا جماعه رمضان جاي على فكره والله وصمته يوم وفطرته كمان و... وكمان شويه هتبداوا يعني اذا ما كنتوش بالفعل بداتوا ترتبوا سحور اليوم الثاني نروح لدفتر سحور الأسماس ام اس هنائ القهوه ندى السيف عسوله القهوه دكتور سوسو اسلام غلبان احمد ندى دكتور القهوه اهلا وسهلا يا ندى منى اياب و... مكان تعبئة الشنط خلاص الفندم الشنط تم تعبئها بالفعل سامع يونس صوت الصواريخ اللي عندنا فاطمة لا الحقيقة مش سامع بس تمام مية مية أمل أسكر الأهواء وأسمريكا الأهواء وأمل نعلى عادة الأهواء رمضان كريم قلنا رمضان كريم من مصطفى رمضان كريم يا مصطفى كل سنة وانت طيب يونس من طارق وانت طيب يا طروق إيمان عبدالغفار بقولني الأهواء خالد الحاجة كده مش عارف أقرأها معاشا خالد أكيد رسالة فيها يعني حاجة كل سنة وانت طيب يا عمي يونس منال سوبيا الأهوة ماري مسحراتية الأهوة كل سنة وانت طيبين جميعا دراكي يولي الأهوة بعشاء البرنامج وانا من وانا عندي 12 سنة ودلوقتي عندي كم سنة أقول لنا معاك فادية يونس ورمضان كريم رمضان كريم عليك والله أكرم يا فادية أروة تهاجد الأهوة نادى سيف على الرأس يا نادى كترخيرك بس مفيش حاجة اسمها مثل أعلى واحد بس يعني او بني آدم مش حد كامل احنا دايما منقول للقضوة كده خديلك او دي وجهة نظري كل واحد في حاجة كويس خديها منه لكن مفيش حد كامل مكمل يعني احنا كلنا بنغلط يعني امنا يا يونس ماشي امنا كترخيرك تشكر يا زوء شكرا عايز اتفرج عليك في التلفزيون و... و... و... كنت بلعب مع أختي وحكمت عليها نلعب ل اسمها روان وأنا نادا سيف من ورين يا رورو يا نادو وصباح السعادة ورمضان كريم هو دا شعراوي من ورناه هو دا كمان الصباح الفل الرمضان كريم من نوني الصباح السعادة بلحة رمضان أهلاً وسهلاً بلحة رمضان فريال هبة طعمية الأهواء جوعنا <تصفيق> كل سنة ونت طيب يا يونس أنا لازم نزل للقناة بس بسمعك علشان معمل الصحور دلوقتي يقول أنا مش مكتوب بس التيفون آخر ربماية واربعة صحوراً شهياً شهياً, شهياً, شهياً. يا جماعة تسمعونا تشوفونا المهم تفضلوا معنا ومنورينا دايماً يا يونس أنا بزوع بزوع؟ بزوع طمرة على الناس في ال... بوزع <تصفيق> <تصفيق> بعد عم واحد بتسوع الحروف جات لي من لخبطة بوزع على الناس اللي, اللي بتسوق الفرانكو يا انت عارفين السقافة هندي بصراحة كل سنة وانت طعب وانت طعب وانت طعب عزيز بيقول دفتر سحور كل سنة وانت طعب يونس وانت بألف خير مؤمن آه كينك آه كينك, آه كينك القهوه ماشي كينك ابو عبد ابو عبد الله ممكن رقمك يا يونس اكيد ما نقوله على الملا هو مع ناس كتير والله انظر حولك هتعرف تجيبه سهل جدا كل سنه وانت طيب يا عم احمد وانت طيب او انت طيبه من تليفون اخلوا 005 انا مصدوم ان احنا في رمضان <تصفيق> لا ما تتصدمش دي الحقيقه عبد الله على القهوه انا ما صليتش النهارده حاجه ليه يا صالح من النهارده قوم لو ما صليتش حالا وخلاص ونبدأ احنا لسه الوقت معنا ما فيهاش حاجة يعني ما ضايقش اليوم زيادة يا أستاذ يا برينس يا فالح وعايز تبقى إعلامي سلمة بتسامت القهوة دي بالقهوة وريهام فروفسيرة القهوة وأنا مكررنا بشاميل على القهوة منورين كل الناس الحلوة اللي, اللي منوريننا والله انتوا جمدين جدا عايز أفكر بس كل شعب الجمهورية على القهوة إن أدان الفجر هيكون الساعة 3.8 دقيقة دقيق أدان الفجر النهاردة وساعتنا دلوقتي 12 و 38 دقيقة يعني ساعة واحدة إلى تلت عايزة أقول خبر كده سريعا سريعا سريعا في اسكندرية الأول تحية كبيرة لكل شعب اسكندرية. آه انت جمهورية اسكندرية أولا أنتوا جمهورية أنتوا ناس جمدين جدا سيتم تنظيم أطول مائدة أفطار في العالم في مدينة الأسكندرية لتنظيم أطول مائدة أفطار في العالم يوم الجمعة 26 يونيو ده أزبطوا موعدكم عشان هارفين الفطار هيكون فين في اليوم ده المائدة الرمضانية اللي هتكون أطول مائدة الفطار حول العالم هتمتد لمسافة 3 كيلو متر على كورنيش البحر الله مكان حلو وأجواء حلوة ورمضان ومائدة 3 كيلو متر يعني هاي الحية المائدة هتمتد من يعني هم مكتوب من عند كوبري, ستا كوبري ستانلي أو مثل نستفانو لحد كوبري ستانلي وهيشارك في تنظيمها 600 مشارك ويمكن أكتر وهيشارك بالأكل العديد من مطعم الأسماك واللحوم الشهيرة جدا في اسكندرية المنظمين أعدهم طموح أن هم يدخلوا, يدخلوا جانس ريكورد لأطول مائدة مسجلة لأن أطول مائدة, مائدة, مائدة طعام كانت فين في إيطاليا وكان طولها 2 كيلو متر احنا بقى هندخل بمائدة رمضان 3 كيلو متر انتوا والله لو فكرتوا تعملوها يا جماعه ديش بارتي او وكل الناس شاركت ما كانتش هتبقى صعبه جدا و... وكنا نيجي تحيا الاهل اسكندريه ثاني وهيتم الاعلان عن طرح دعوات لكل اللي عايز يحضر الحدث التاريخي والأكل على فكره ببلاش امتى الميعاد يوم 26 يونيو القادم احنا كامل النهارده 19 يعني فاضل لها 7 ايام 26 الجاي هيكون في أطول مائده افطار في اسكندريه ومفروض هتدخل موسوعه الارقام القياسيه اهلينا في اسكندرية لازم تكونوا موجودين هناك وتكونوا مرسلين هناك كمان واهلينا في كل حتة ما يمنعش ان احنا نروح الحقيقة فايه <تصفيق> نعمين اللي بيفكر انا دماغي بتزلزل <تصفيق> اللي بيفكر يشارك في اطول مائدة افطار في العالم يقول لنا عشان يعني ينشارك بعضينا ونشوف الموضوع في ايه تاني وثالث ورابعة تحية الاهل اسكندرية والفاكرة كان فيه في السنوات اللي فاتت مواقت رمضانية كبيرة جدا في الشهر الكريم ولكن كانت بتبقى في أعتقد كانت بتبقى في مدان التحرير لسا مكملين على الأهواء على 100.6 نحن في ليلة رمضان 2 رمضان ربنا يجعلها أيام جميلة ولسا مكملين وكل الناس تكون سعيدة ومنشكحة وآخر عسل وآخر حلاوة طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طب ما انا ايه ما انا ايه ما انا ايه ما احمد معانا طيب معانا تعالوا تعالوا تعالوا, تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نشوف عندنا 1 رمضان قول يا عم واحد رمضان في مثل هذا اليوم زي النهارده يوم الاحد 1 رمضان يوم 26 فبراير لسنه اللي سنه 624 ميلادي كان هو أول رمضان صاموا المسلمون وقيل أن فرض الصيام كان في الأول من, الأول من شعبان نزل فرض الصيام في الأول من شعبان واحد رمضان نزول صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة في رمضان والإنجيل لثلاث عشر ليلة من رمضان ونزل القرآن لأربع وعشرين ليلة من القرآن من في ليلة أربع وعشرين من رمضان في كمان آه واحد, آه واحد رمضان اليوم اللي احنا بنودعه ده خلاص دخول الفتح الإسلامي لمصر سنة عشرين هجرية يوم واحد رمضان في عهد امير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه بقديادة عمر بن العاص وأصبحت مصر في يعني مع هذا الدخول دولة إسلامية وفاة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في يوم واحد رمضان وسمي بعام الحزن زواجل سيدة محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة زينة بنت خزيمة في الأول من رمضان سنة ثلاثة هجرية واحد رمضان هو بدء فتح الأندلس في الأول من رمضان سنة 91 هجريا والموافقت 710 ميلاديا واحد رمضان حصل حادث يعني حزين شوية كان حريق حصل في مسجد سيدة محمد صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف ده كان واحد رمضان الموافق 654 هجرية وكان يوم جمعة واحترق المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة واحترق يعني كان حريق كبير وتم يعني امتد الحريق الى المخازن ووصل للمسجد واحترق صخف المسجد ووصل لأجزاء من مكتبة المسجد النبوي الشريف خلينا نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الكريمة وهذه اللحظات السعيدة كل سنة وكل السادة المستمعين بخير كل سنة وكل مصر بخير رمضان كريم على كل المصرين ربنا يا سعدكم جميعا والإسلام كاملين على أهواء في 2 رمضان sawani bitkam ma ahla على النجوم في قام نجوم في قام. رمضان النجوم اسمعونا كل يوم في رمضان في النجوم رمضان أقرب هنتكلم وهنحكي ونقول كل اللي يخص النجوم في رمضان وكل الأخبار والحكايات عن الفن والفنانين وكمان نستطيع نجوم المسالسلة في رمضان مع رنة وكريم على نجوم فان نجوم رمضان أقرب لك مع رنة وكريمة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أفآم نجوم أفآم رمضان النجوم لو عرف الإنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه موابه يمتاح لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الروح ما دام الله قال فيها ما قالب أم حدش حيفا فلما يقول لك بقوا علم الروح وقال كذابين كذابين كذابين لأن خالقها قال إيه وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا يعني ما عندك علم يوصل لحدني فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله لا تدركها يبقى ربنا تدركه ازاي بأنتي <تصفيق> لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراء كل يوم الساعة سبعة إلا تلت قبل الفطار على نجوم أفقاد لا أحد يحتاط على الله في رزقه نجوم أفقاد رمضان النجوم أحلى بطرح هيكون إيه يا ترى النهاردة هيكون كفتة بني سهلة قاد وكمان حنعمل رز بالقرع العسلي قرع العسلي ده يعيني معانا طلبان جدا النهاردة هنعمل فريق الفريق مش شغال معانا في مصر كتير بس احنا إن شاء الله هنشغاله بطير جدا لأنه صح جدا وفي الحر ده حلو قوي وخفيف وبيتك خنش يعني كذا حاجة مفيد جدا جدا طب نعمل مع البيت دي حلو قوي برضو احلى فطار وسحور مع نجلاء الشرشابي كل يوم قبل الفطار من الساعه 4 على نجوم فاء نجوم فاء رمضان النجوم اه يا شاليك قال تفرح قالوا انا كنت معاك وكان خالك جاي لي كمان جاي يعني اللي هسيبنا جماعه ولا اتطرف قصري قبل ما تمشي انا مش هلاحق كده على الدرب يا جدعان يقول لك ايه يا حبيبي انت بتعدس لك ما هي تطلع حجه تطلع الساحه انت بتهرج وانا مش فايقني <تصفيق> <تصفيق> جو ايوا المسياحاتي المسياحاتي عبد الباقي كل يوم في رمضان الساعه 6 الا قبل الفطار على النجوم في ام نجوم في رمضان النجوم الحق فين برنامج بينادي بالعدلة الدينية وإظهار جوانب المعرفة المسكت عنها في القضايا المحورية لمعالجة المفاهيم المغلوطة في الخطاب الدين المعاصر ولأن ربنا امرنا نول الحق ونهانا عن تلبيس الحق بالباطل فكان حتما على كل مؤمن بالله أنه يساهم في نصرة الحق بتصحيح الغلط ويقول من غير خوف الحق فين في القضية اللي هنعرضها على في كل يوم من أيام شهر رمضان السنة دي دكتور سعد الدين هلالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأسر الحق فين مع الدكتور سعد الدين الهلالي كل يوم الساعة 6.30 إلى 5 أبل الفطار على نجوم أفقام إنتاج شركة النيل للإنتاج الاذاعي نجوم أفقام رمضان النجوم اغدد الاغاني على 100.6 على 100.6 نجومه في ام نجومه في على كيفك ادم خلصت الحكايه خلصت الحكايه صار انتاره انت اللي اخترت البار سيريو كريم حياتي تعقدت حیاتی تقاید تویر مریم فارس آمان آمان آمان آمان آمان حیبی لمجرد معلم انت معلم و احنا منا فصل <تصفيق> السلامة. السلامة <تصفيق> كيفك؟ كل سنة وكل الشعب المصري وكل مستمعي نجوم الفئم بخير وعمل رمزي كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم الفئم، رمضان النجوم نجوم الفئم بتقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين ورمضان كريم نجوم الفئم، رمضان النجوم <تصفيق> انتم معاهين والأرنبال مع أحمد يونس على نجوم في أرض أنا صايم من الأغاني الرائعة جدا لشهر الصيام <تصفيق> هنا أنا صايم وبغض النظر عن أسعار المينيو بتاعت الفنان فؤاد المهندس والفنان الصباح والطيور بجنيه وريال وجنيه وريال ده زمان كان بتكلم في تعريباً <تصفيق> في, في صاروة قومية اللي معاه جنيه وريال تعالوا نسمع ونرجع بقى لشان عندنا سريعاً كده عندنا كم دقيقة كده للخيمة التقي هنلعب لعبة سهلة جدا وهنختار حروف و... وهيوجهز ورقة وقالما لشان نشوف مين المنتصر كمان إن شاء الله يعني عشر دقيقة أو... يعني عشر دقيقة بالزلط إن شاء الله هيكون معانا الجميل مصطفى عاطف هو موجود بالفعل في الستوديو وجاي لابس لبس, لبس هائل جدا أنا نشكحتي بيه الحقيقة وحسيت أن رمضان دخل علينا فعلا في الله بينا نجهز نفسنا الخيمة تقيلة وبعد كده هيبقى معانا مصطفى عاطفة إن شاء الله وبس تعالوا نسمع الرجل ده هيجننني ونسمع الأغاني اللي ليها طعم حلم الشهر الكريم يالله بينا هيجي رمضان وإخنا أويزين عايز طباخة سكة حديد هيجي رمضان وإخنا أويزين ايي طبخه تك حديد اللحمه ثلاث اشكال وطيور بجمهوريان وماتي رز ومكرونه وكنافه باللوز ولبنونه غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات ونقلت يا اخويا الاكل كثير الاكل كثير او بلاش وبلاش تبزير وبلاش تبزير وان قلت يا أخوي الأكل كتير الأكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبزير وبلاش تبزير اصرخ ويقول يا أخوتي صايم وراجل شايا وامراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دينصبي تيدي عالم فهمو رمضان ما عمروش الجدى رمضان قال احمدوك والحمد مش بالشكل ده يا عالم تهموك رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوك والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني ايي تطبخه سكه حديد السؤال ده كان مهم جدا الواحد دايما يسالوا ما هو مفهوم الطبخه السكة الحديد يعني طبخه سكه الحديد دي نورها ايه في الدنيا اكتشفناها بقى لما كبرنا وعرفنا يعني ايه الام المصريه والزوجه المصريه المناضله شوفوا ان دايما تلاقيني ادور المراه طول السنه واجي في رمضان ابقى انسان وديع جدا يعني و... عشان تعرفوا ان طول عمرهم بتقوم مصلحتهم واحنا بنعرفش مال... لا نعرف كنا ايه عند الطعام طيب يلا بينا هنروح للخيمة. الخيمة بالميم بالمناسبة عشان في ناس بيقولوا إيه الخيمة التقيلة دي لا الخيمة التقيلة الخيمة التقيلة زي ما قلنا هي مسابقة ظريفة جدا هناخد تليفونات وهنلعب لعبة كده ظريفة يعني ينصحصح بيها الناس وهم معانا على الأهوة على 100.6 نجوم أفقام على كيفك اللي عايز يشترك في الخيمة التقيلة يكلمنا على تليفوننا 383520 تعني الرقم من مصر 383520 أو لو من اي حد تبقى في الدنيا تقدر تحط 002 ثم تطلق الرقم يلا بينا الخيمه الثقيله عن قهوه مع احمد يونس على نجوم اف ام هناخد شويه صوت الاول زي ما انتوا عارفين الو, ألو يو أي... الحمد لله تمام انا <تصفيق> اهلا وسهلا يا زينب ازيك زينب اللي زي... اتكلمتك زينب اللي اللي الل... الل... الل... الل... ولا حد ثاني ايوه اللي ماما كلمتنا تمام تمام هخليك تكلم باقي العيله على فكره احنا لا احنا عايزين تكلمنا. نلعب لا احنا دلوقتي مش مكالمات اهداات مين اللي هيلعب معايا الخيمه تقيله مين اللي هيلعب تلعب مريم هي اللي هتلعب اديني ممكن اسلم على اصحابي بعد مكلمة مريم على طول طيب يلا اديني مريم اتفضل يلا اتفضلي ازيد اتفضل يا باشا انا زي كان الحمد لله صوتكم ما بعكسش والله انا فقط صوتكم حلو أري معك وراء ألم، أنا جبت وراء ألم نعم، في أخرى، أجل وراء ألم؟ ثم نا وأحمد بس أسلم على هنخلي السلامات بعد اللعب السلامات بعد اللعب، يلا بينا السلامات بعد السلامات بعد اللعب، شوف يلا بينا معلش يعني اطوي منديل عادي طيب ه... من 5 لحد واحد خمسة 4 3 2 اه صوت الورقه سامعيني صوت الورقه ازاي اهو ازاي اهو بق... ده صوت الورقه سامعيني صوت الورقه اه والله فين صوت الورقه ايوه أوه. كده صوت الورقه طيب مريم كراسه دي يا طيب تمام بصي اكتبي عندك عشان الحاجات المطلوبه اسم انسان لا انا مش في حصه قرايه سريعا عايز سرعه انسان حيوان حيوان حيوان جماد جمال بلد كلاب <تصفيق> اسم كلاب شو لا بلاد بلاد يا فندم اسم بلد بلد يا فندم بلد يا فندم, بلد فندم طيب بيبقى انسان حواد جماد بلاد نبات نابات مااخد ايه كمان تحب النظيف ايه مشهور مشهور, ماشي يا مشهور طيب يلا اختري الحرف يا ماريم يلا بين اختري الحرف اختار حرف انا بحب الصوت صاد صاد أجيبلك صاد منين <تصفيق> طيب هنحلهم واحدة واحدة ولا نسيب لنفسنا وقته ونحل كله على بعضه آآ لا آآ طيب يلا اسم إنسان بالصاد <تصفيق> اسم إنسان بالصاد يا مريم صابر صابر مريم قالت صابر وأحمد قال صفية اسم حيوان بالصاد يا مريم حيوان تسار تسار مش عارف مش عارف محرفش وقعت خلاص جماد بالصاد يا مريم الصندوق صندوق انا لا مش انا صندل صندل <تصفيق> غيره بلاد <تصفيق> ا صومال لا اسمها <تصفيق> كمان الصومال كمان شويه تبقى مصر اسومال شوفي لي بلد بالصاد لحد ما افكر انا كمان فايه حديث عادي حاجه من فوق ايه انا بقى بؤات مش انا نبات صنوبر صنوبر مين؟ صنوبر مين؟ <تصفيق> اسم ايه؟ اسم ايه؟ اطلعيه كده اسم ايه؟ صنوبر لا؟, سنو... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا, لا لا لا مش عايزه خالص صبارتي بتاعتي انا اخ صبره خلاص صبر انت قلت لي نبات لازم اسمعو <تصفيق> اسم صنوبر صنوبر <تصفيق> ده يقرب للسناونه الصنوبر <تصفيق> غير ص... الصنوبر؟ لا.. <صدق> هي كده.. هي عشاة ماشي.. مشهور.. يلا آآ.. صبر الرباعي صبر الرباعي.. وأنا صبرين طيب.. خلاص.. النتيجة كم؟ كم؟ النتيجة.. واحد.. اتنين.. تلاتة.. أربعة.. خمسة.. ستة.. أربعة.. <مم> فاشل بالسلس.. يلا اطلبي الاهداءات بتاعتك يا ماريب يلا ادخل لنا من الاهداء أنا أطلبي ايه؟ اه.. اه, اه, اه, اه, اه, اه, اه يعني.. ما هده بفيش على فكرة.. أستن... ما هده بنسخن لسه أه... أستن.. إنتنه.. أستن... يونس انا اهدي بقى انا اهدي يلا بينا اهدي اهدي اهدي يلا <تصفيق> <تصفيق> آه استني استني استني اا علا آه على قهوهيات القهوه لا استنى نوبي الاول نوبي علشان بيسعد وعاصفي واسراء قصايت القهوه كمان <تصفيق> ونور عيسى ونسولي ورانا وي بقى عايز اتكلمك ماشي لا مش هنلحق عشان ناخد مكالمات ثانيه دايما اللي كلمنا بس عشان نلحق ناخد مكالمات كتير يا الناس اللي على تويتر وعلى فيسبوك وعلى اس ام اس يشاركونا بالحروف عشان يساعدوني الحقيقه وانا بحتاج نشوف مين معانا كمان الو الو في ال... حسن ولا حد بيقلد حسن عشان حسن يا سلام يا حسن يا حاضر يا سلام انت فاهم ده الفنان النجم حسن الحاضر يا جماعه القائد بعد اذنك والقائد القائد بقى ليك نيك نيم القائد ماشي قال القائد. القائد والنجم وكل حاجه يا ماشي يا قائد منورنا يا قائد ورمضان كريم عليك يا نرى الله اكرم ده نورك يا رايد ربنا يخليك يا حسن حسن انا اللي اخترت الحرف المره دي لا انا عايز اختار ماليش دعوه مر... انا هو مره انا ومره الزبون لا ما هو على حال لا عشان انت مجهز الكلام وطلع عالطلع محطل عالطلع محطل. بعد الطلاق دي خلاص انا اخترت الحرف حسن ايوه ااا حرف حرف النون مثلا سهل اهو إن يلا انسان بالنون يلا انسان نبيل, نبيل نبيله وناديه انا قلت ناديه حيوان مثلا حيوان نمله ده ايه ده يعني <تصفيق> ايه اللي انت عملته في الاخر بعدين <تصفيق> نموسه نموسه كنت بفكر جبت نموسه <تصفيق> نموسه ااا جماد جماد يا سلام نملية. نملية. طيب كمان استنى استنى بس عشان المزيكا خلصت بس براجع المزيكا ثاني الله احنا ايه نماد بالنون اه نظاره نظاره بلاد, بلاد نامبيا ناميبيا ماشي أه... وإنت؟ استنى بس علي طيب <تصفيق> هقول دلوقتي اصبر وهتاخد حاجة مظيفة دلوقتي ويعت انت ويعت انت ويعت أه... لا انت لا, انت لا ما تقطينيش أنا بس سيبك تقول وقعت. لا ولا, أط... ولا قطي <تصفيق> طول ما انت بترغي انت كده بتستهلك من الوقت بتاعي وهاخد وقت مستقفع اسكت مات. عشان افكر ما انت عشان المذيع بس, مات. مات عشان المذيع بس مات. مات مش, عارف. مش عارف الحقيقة برضو مش عارف مفيش, مفيش فايدة طيب وقت مني البل... البلاد منتظر غيرها، طيب، احنا قلنا ايه؟ النبات الايه؟ النبات نرجس لا انا كنت اقول نرجس ايه ، نرجس وردي طيب ايه بأساني؟ نرجس نعنى خلاص انا وقعت ولي حصل حصل طيب مشهور؟ عصلنا في الزراعة بعدة عندك يا بش يا اببنا وفقك، مشهور؟ الايه؟ مشهور مشهور <أه> ننسي ونقولها اهدى للعجرامي النبيله عبيده النبيله عبيده ببولبوله النبيله عبيده رمضان كريم يا عم حسن لا انا عايز عايز بس انا عايز اعمل بس احي يوسيني اعمال يلا بينا علشان خاطر النهارده انا امبارح قبل الليل اقنعتها ان هي وقامت السحارة الساعة 2 بالليل وصابت تمام النهاردة تمام بقى من غير لصيوم ولا أكل من غير قصدي لأكل ولا شرب ولا أي حاجة يحيى الهلال مع الصليب <تصفيق> ايه أنا عايزة برضا على الناس تشميعنا ناس تقدر بس لا أنا خلاص مش عايزة أسلم على لحد <تصفيق> حسن نفسي مرة نقف المكالمة من غير خلاص م... <تصفيق> الله يكرمك ارحمني خلاص لا أسلم على لحد تحب من أغاني رمضان حسن نسمعي لك ايه تحب إيه من أغاني رمضان ا اغاني رمضان ماشي ممكن بتاعت خليها ماهر زين مع ان في حاجات كتير احلى بس وخليها يعني مع ان ليه طب ما تسمع اللي انت عايز تسمعه انت حد مسك لك سلاح انت عايز تسمع ايه خلاص انا ممكن نسمع اللي هي بتاعه ام حنوي يا حنوي عارفها دي يله نسمع حنوي يا بينا نسمع زي ما حسن قال ويالله يكمله معنا اللي عايز يلعب معنا الخيمة إيه لحقا يكلمنا على 38-35-022 هناخد مكالمات يعني مكالمة واثنين كمان ونبدأ على طول لقاءنا الجميل مع الجميل مصطفى عطف <تصفيق> وہ ویند خيمة تقيلة على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فهم نشوف مين معنا كمان على التليفون ما فيش حد الصمت الرهيب حد ملحقش يطلع على التليفون نشوف مين كمان نشوف حد ألو ألو ألو ألو ألو أيوة أيوة, أيوة. مين معايا نادين نادينة زاكي نادينة جاهزة تلعبي معنا يا نادين ايه وجه اختاري حرف يا نادين آآ آلف آلف يلا إنسان أحمد أكرم <تصفيق> مش حيوان أرند أسد أصحى الحرف في الدنيا بتهاي الجماد أستيكا, أستيكا. أزميل وصلشان <تصفيق> <تصفيق> يا أزميل <تصفيق> هو فيه اختراع أداء أدا حد يعني أداء أدوات العمل كده يعني اسمها أزميل طيب بلد اا ايرون المانيا ايرون المانيا اا بنات بنات ايه نبات نبات القرنبيط استنى لا بالقاف قرنبيط قرنفل <تصفيق> <تصفيق> قرنفل بالقاف بقى <برضه. تصفيق> ما اسموش اورونف دي بتاعتنا واحنا مع بعض يعني لا فكري فكري انا هب ولا ايه لا استنى طيب ايش? اه اه انتعرف خلت اقول ارز. انا قلت ارز. الارز. الارز? الارز اسمو ايه بالنحاوي. ارز بتاع اه? النبات فكاري ها? اه? اه ساعدوها يا جماعة ساعدوها وانا احد يقول وانا هقولها على طول. نبات بالالف. م. اه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب نروح لمشهور. مشهور? ي... الله يكرمك احمد يونس الله يكرمك انا <تصفيق> <يلا> اكبر بخاطرك <تصفيق> طيب واحمد زكي تمام ثانيه ثواني بس انا نسيت اسلم على حاجه تفضلي طبعا بسلم على الاذا منزلك شكرا ليكي نورتينا المرات الجايه هيبقى في احكام يا جماعه النهارده بس بنريفريش الدماغ كده وبعد كده هيبقى في اللعبه هتقلب بجد واحكام يعني وهننزع على بعض يعني ناخد مين معانا كمان الو لا فيه حاجة فيه حيوان طرف التليفون <تصفيق> لا الحقيقة يعني مش متعودين احنا بنكلم كل الأعمار اه بس ما مكلم بنكلمش كل الأصناف يعني يعني آه, اه احنا بس احنا بتعامل مع الإنسان حتى الآن يعني ما عرفش ان الأول كانت توصل للمرحلة دي نقول التليفون تاني الو حاسس بيك دلوقتي الو طيب شوفني تاني على الخط الآخر انسان محمد مصطفى حيوان حيوان ماش انت اللي اخترت؟ قول يا بيه <تصفيق> <تصفيق> اختر انا بفكر انا كمان حيوان بحرف الميم مومامي <تصفيق> ماش عارف مش عارف, مش عارف. هنرجع له طيب هجلنا مساعدات خارجية دلوقتي حيوان حيوان المفتيك حيوان ايه؟ ايه الحرف؟ مفيش حيوان بلنيم خالص في العالم؟ حيوان مام؟ مفيش ايوان ماشي طيب ايه جماد؟ جماد مطبخ مطبخ؟ انا اقول جماد ايه ماشي ماشي بلاد؟ ايه؟ بلاد؟ بلاد مصر؟ اموريتانيا.. مصر اموريتانيا.. ماشي ااااا.. نبات نبات.. ااا.. ملوخية انا قلت ملوخية على فكرة.. بس انتا مشوفتنيش.. لنا <تصفيق> قلت والله ملوخية انا جمان طيب ملوخية ونازم افكر ان حاجة تانية.. نبات اااا.. معرفش.. انا معرفش جلال الملوخية الحقيقة طيب في حد قالك الحيوان معزع نسينا المعزة او اللهي معزة معزة معزة معزة معزة معزة معزة واحد بيقولك مونكي ماذا؟ لا متاخدش ما بالك مشهور؟ <تصفح> مشهور محمد الخطيب <تصفح> يا ود <ودي. تصفح> <تصفح> يا ود يا ود يا ود طيب خلاص مش انت شايف ان انت مشهور على راسي طبعا ماشي محمد موني لا يا حبيبي انا كتبت محمد الخطيب والله خلاص محمد واد وانا و... اكتب مصطفى امر مثلا طيب عايزين حيوان بقى أم قالك الناس كلها قالت مي عزة مفيش أي حاجة عندك جريل ماذا؟ يابنى عندك حيوم بحثت مني؟ طيب هنسيبكوا تفكروا بقى مع بعض وإحنا نتوكل على الله خليكوا لسا دايما معنا على 100.6 نجوم FM على كيفك فاصل وهنرجع تاني علشان نبدأ اللقاء الجميل ان شاء الله النهاردة أكيد هنستمتع ونستفيد وهيبقى في حاجات حلوة جدا جدا على إذا عتك رقم واحد نجوم FM راديو او على نجوم FM TV يلا بينا نسمع بناء على طلب كالعادة الشعب الجمهورية على هو نسمع ربي حصريا على نجوم أفهم للنجم محمد منير ربي اغفر وارحم ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتجاوز عما تعلم ربي اغفر وارحم ربي متم ہوم ان کا تال ما ان کا تال مالم ان کا تال مل لال ربیم ربی ارحم وتجاوز عما تعلموا وتجاوزوا عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك تعلم ما لا نعلم انك تعلم ما لا نعلم انك تعلم ما لا نعلم انك الله انك انت الله لو عايز دعاء ربي لمحمد منير يكون الكولتون بتاعك ابعد تلاتين على أربع تسعات لعملاء مبنيين عدد ساعات الصيام كتيرة وعندنا النهار كله بس برضو بنتزنق في حاجات ونحس ان اليوم مش مكافي عشان كده هنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس فقبل ما تفتر بكتير من الساعة 9 الصبح للساعة 11 مع شيهان عبدالله وماروان قدري وأنا يارا الجنزي هتعرف اهم الاخبار وكل المواضيع اللي بتهمك وانت صايم على نجوم أف قبل ما تفتر كتير كل يوم من الحد للخميس من الساعة 9 للساعة 11 الصبح على نجوم أفقام نجوم أفقام رمضان النجوم كل سنة وإنتوا طيبين اليوم سوف أقدم لكم الاختراع الذي سيهز الكون ويفتت الدهون جهاز التلطيش الدهني لا عناء بعد اليوم ستفقدين من وزنك سبعين طون في الجلسة الوحيدة لكل الناس اللي سامعيني ومش شايفيني بعد ما حطيت اختراع هن بتاع تصفيف الشعر شعر قصف ولعبة وحروة اختراعات أسوأ مما تظن عايزين تعرفوا أكتر عن اختراعاتي وفتكساتي تابعوني في هن السهن على نجوم اف ام كل يوم في رمضان إيمان الساي هاني رمزي هن السهن مع هاني رمزي كل يوم الساعة خمسة وربع قبل الفطار على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم أنا ليلة الهيلة، بكل كتير آه، بس عشان أبقى قوية وأقدر أحارب عصاب الزهطر وحبهانة المفترية عايزين تعرفوا إزاي؟ اشتنوني في رمضان على نجوم أفقام أرض الفنضان كل يوم في رمضان على نجوم أفقام نجوم أفقام رمضان النجوم أنا بقول لكل مستمع نجوم في رمضان كريم عليكم وكل سنة وانت طيبين عمر سعد كل سنة وانت طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم وفقام رمضان النجوم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم نجوم أفام رمضان النجوم <تصفيق> <تصفيق> انتم معاً على مع أحمد يونس على نجوم أفام <تصفيق> مكاملين على الأهواء على 100.6 نجوم أفام على كيفك وليلة الثاني من رمضان وأكيد ليلي الرمضانية بتحلى بالصحبة الحلوة وطالما قلنا صحبة حلوة سفيري الأزهاري منوور نهاردة و ري... جاي لنا الرسمي <تصفيق> رسمي مصطفى أول ما دخل قال لي أنا نسيت أن ندفع تنقين تلفزيون <تصفيق> <تصفيق> لا أنا عايز أقولك أن كده أكثر من رائع ومنوور مصطفى عادتك منوور قهواتك لا لا لا جاب... كده عارف عدة العمل بالزبط. أو عدة أجل... الشغلة الرسمية <تصفيق> منوور يا مصطفى <تصفيق> منوور <تصفيق> القهوة <تصفيق> ومنوور كل الناس في انتظارك نفرح بوجودك معنا ونا والله <تصفيق> ودي ود... ايامك بقى يعني في ال... ايام التألق بتاعة منصفة دايما والناس اللي بنحبهم دايما في الأجواء الرمضانية بتبقى دايما رمضان صحيح. فكل سنة ومتطيب ورمضان كريم, كريم عليك ربنا يخليك ربنا يعني يعني النهاردة كده كمان اول يوم معاك ده احساس مختلف ده رمضان اللهي ده شرف دي ربنا اقول <تصفيق> لي بقى <آه تصفيق> يومك الرمضاني بدأ النهاردة زي ببقى انه نهاردة واحد رمضان بقى يعني احنا كلنا كل واحد عنده جدول رمضاني بس اكيد اللي بيشتغلوا في الدعوة واللي بيشتغلوا في قائمة مساجد وهكذا بيبقى ليكوا يعني بجاووا مختلف شوية ولا برضو بتاكلوا وتشربوا زينا لا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <موهل> زي <تصفيق> لا اليوم, اليوم رمضان بدأ عندي من مبارح الحقيقة من, من ليلة رمضان طبعا من ترويح كانت في المسجد وأنا السنة دي ربنا أكرمني أن أنا بصال إيمان في المسجد يعني جديد مش هعرف ايه فعقول اسمه ولا لا لا يا فاندي بقول عادي بيت ربنا يعني مش هعرف اخد منه فلوسي <تصفيق> صالي في مسجد المشهير فطريق لان ايمج مسجد جديد كبير ما شاء الله اول مرة يختتح يعني السنة دي اكيد هو الشك حدو عليهم ان شاء الله ربنا يا خليق فانبارح كان, كان اول ترويح فليها احساس مختلف انا اصلا كمان يعني عايز لك على حاجة انا راجل مش روتيني خالص ففاكرة ان انا كل يوم صالي في مسجد واحد أنت ممكن تمام. تتجول يعني في طول رمضان في أكثر من المسجد آه. عادي كنت, كنت أعمل كده وبسافر وبطنطط وروح هاي لكن رمضان السنة دي أنا كل يوم في المسجد فيعني في دي مسؤولية كبيرة وكان أحساس مختلف بقى و أنا بدأها من مبارك وعمل أقول بقى طبعا أنا عمليه في بقية الأعمل الجاية وإيه هيحصل وكده فأنا يوميا بصالي في مسجد مشير مع السبت والحد يعني أه فرمضان ابتدى من مبلغة ممي.. إلبس آه بس جدا <تكفيق> <تكفيق> يعني, يعني بص أقول لك أنا مبلغش ألان ولا حاجة بس يلا بقى مصطفى يعني ربنا يزيد الأحبة دايما يمين <تكفيق> يا رب يا عمين طيب آه غير, غير الصلاة وإمامة المصلين كيف يسير يوم مصطفى رمضان له له طعمه مختلف تماما يعني الحقيقه من امبارح حتى انا واصحابي والناس اللي نعرفهم وحبايبنا وكده كنا عاملين بنفكر بقى ان رمضان السنه دي ازاي يبقى مختلف وازاي نقدر نطلع فيه باكبر المكاسب يعني زي ما بيقولوا اا ابتدت اتصل امبارح امام زي ما قلت لسيادتك وبعمل بنعمل فكره دلوقتي كده انه بنعمل شنط رمضان احنا واصحابنا برده يعني هبقى اقول لك نقول لزبائن القهوه كده يشاركوا معنا ونقضي معانا وهنعمل ايفنت كبير قوي قوي يعني ان شاء الله يوم 10 رمضان هنعبي فيه شنط سوا ونفطر سوا ونصلي التراويح سوا ونعمل حاجات سوا نبقى كده احنا والقهوه شركه في الموضوع ده زائد انه انا يعني ناوي والله يعني رمضان إنه حابب قوي فكرة سلط الرحم يعني عايز أصل رحمي بشكل مختلف وعايز أولك الحاجة يعني ورده دين أفكار مبتكر يا مصطفى كده يعني, يعني شاركنا معاك في الأفكار أه. علشان حتى نبدأ كلنا نطبقوا معاك شوف أنا دخلت رمضان السنة دي بنفسي مختلفة تماما وأنا عمال كده آرة شهر رمضان الذي أنزل فيه الكرآن هدى للناس لما جيتها أشوف إيه اللي رباه الله تعالى حاب يقوله مع الشهر الكريم ده بداية الشهر فقال شهر رمضان قبل ما يتكلم عن الصيام أو يتكلم عن ليلة القدر أو يتكلم عن أي حاجة فيها قال الذي أنزل فيه الكرآن فحسيت أنه فيه ارتباط خاص ومختلف تماما بالكرآن ورمضان والإحساس بقى الأقوى من كده أنه ربنا لما أتكلم عن الكرآن في الكرآن قال ذلك الكتاب لا رايبة فيه هدى لمن؟ للناس للمتقين قال فلاميم ده فخصص مجموعه من اسوده المتقين لكن جه عند شهر رمضان ولما ربطه بالقران قال هدى للناس, للناس لكل الناس فحاسس كده ان انا محتاج اعيش مود مختلف مع الكرآن السنه ومع كل اللي حواليا يعني تخيل كده رمضان السنه دي أنا عايز ايه واحده بس طول التلاتين يوم أفهمها كده احسها اعيش بيها تخش تغير جوه وهو وخاصه ان هو للناس كلهم السنه دي اللي بيعرف يقرا واللي مش بيعرف يقرا واللي ويلي بيفهموا واللي مش بيفهموا واللي قريب منه والبعيد عنه في ارتباط قوي ما بين الكرآن وما الناس كلها عموما وبينتهم من الهدى والفرقان فانا انا شخصيا عايز اعيش رمضان السنه دي مع مع مع, مع ايه واحده بس اطلع انا وهي اصحاب يعني حلو المصطلح <تصفيق> ده يعني عايز اطلع انا والقد دي اصحاب طول ال يوم وتفضل بقى هي تغير جو لان هو ده هو ده معجزه القران معجزه هو كلام من الله سبحانه وتعالى وربنا أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم عشان يكون معجزة في وسط ناس أقل طفل فيهم بيطلع يقول ميت بيت زبان في الكريش قمة البلاغة قمة البلاغة في الكلمات وفي التعبير وفي الحاجات فربنا انزل الكرآن ده ومعجزته أنه هو جوه الحروف والكلمات في حاجات مختلفة بتخش كده معاني يعني. لا تنتهي صحيح أبدا أبدا عندي احساس كده انا اسخرب انا حتى الان بدور على على الايا صاحبتي يعني اللي هتطلع <تصفيق> احنا آيين. احنا هيكون لنا لقاء ان شاء الله في الاسبوع ده عشان انا عارف ان انت مسافر قريبا يعني خلال أيام وبعد ما ترجع نلحق بقى قبل العيد مره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وبما انك اتكلمت عن القرآن ما تيجي نبدا يعني بالقران الكريم يعني من باب البدايه الكريمه يعني بصوت بسم الله انا كمان الحمد لله رمضان ده نازل سيدي قران ليا انترناشنال يعني في العالم كله في منصه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وَُبَشِّرُ المُؤمننين الذيينَ يَعملَونَ الصَّالِحَاتِ َّ لَهُم أَجرًا كَبير وَأَن الذيينَ لا يُؤمنِنُونَ بالِالآخِرَةِ عَتَدنَا لَهُ مَا ذَابًاأَلمَا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 وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما يفتح عليك ضيف <تصفيق> تحريك <تصفيق> يعني بثالي مفيش احنا من اننا اللقاءنا مع بعض ب... بذكر الله وبالقرآن الكريم الحمد لله مع آه... دخلة الشهر الكريم كل واحد فينا بيحب دايما يعني يشوف ما كان يفعله السابقون <تصفيق> وما نفعله نحن حاليا وواحد بيزعل يعني, بي... يعني, <تصفيق> يعني في ناس بتزعله فيه ناس بتقول هي الظروف وفيه ناس تقول يعني قدينة بنحاول مش, مش عايزة اقولك تعالى نعقد مقارنة بس تعالى نحاول نتعلم معك كده يا مصطفى من السابقين كان بيحصل كنت دايما بتخيل انه ليله رمضان زمان كان في افراح في المدينة المنوره على عهد سيدنا يوسف عليه افراح افراح انا متخيل المشهد انه في فرح ايه رمضان بكره يعني احنا هنا بنحتفل برده بس طرقنا ثانيه ممكن عندنا 83 مسلسل ما الله <تصفيق> افراح افراح على مستوى كنت متخيل دايما انه انه افراح ايه ده بكره الليالي الـ الـ الـ المنوره بكره الليالي لسيدنا النبي محمد الله عليه عمره في حياته ما دعا انه ربنا يطول في عمره يعني دايما بيلهمني المعنى ده انه سيدنا النبي عمره ما قال يا رب اعيش لفتح مكه ولا رب اعيش لحد المسلمين ما عددهم ولا رب اعيش لحد ما اشوف يعني ما كانش النبي بيدعي الدعوه دي الا بس بس وقت ما يقرب رمضان فوقت ما يقرب رمضان في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يعني احنا لحد دلوقتي وللاسف ودي حاجه تزعل يعني هتلاقينا كلنا في ناس عماله تقول انا مش حاسس اصلا برمضان صح ده انا وهيجي ناس لاخر يوم في اخر ايام رمضان ربنا يا رب ما يجعل في حد من السامعين من من ده خالص اللي يقول ايه الشهر اصله جه وراح وانا اصلا ما حسيتش بيه يعني اعمل ايه بقى ما ظروف وخلاف وخلافه وخلافه انت بتقول فرح يعني يعني كلمه فعلا فرح فرح في استقبال م. ضيف غالي يعني ازاي بقى يعني نخرج من الركود يعني الواحد لو هو عنده حالة الجمود والركود وانا لسه مش قادر استوعب ان رمضان بكرة وعندي بقى بدل العزر مليون عزر اصلا عندي امتحانات اصلا سنوية عامة اصلا عندي ظروف في البيت مختلفين مش عارف ايه الحالة المادية مش عارف ايه هل اقدر افصل كل ده عن مشاكل حياتي وكل حاجة بمر بيها وافصل نفسي ذهنيا تماما بقى وصفي دماغي لاستقبال رمضان يا أصلا الكون كله يعني الكون كله بيتغير فيزيكاً يعني في رمضان يعني, يعني في ليلة من ليالي هذا الشهر بينزل فيها سيدنا جبريل اللي, اللي, اللي منزلش أبدا من ساعة يعني انتقال سيدنا بيساعة سلم إلا في الليلة دي كل سنة تنزلوا الملاكة والروح فيها الروح كله هو سيدنا صح سيدنا جبريل مم. فالكون كله أصلاً بيحصل فيه تحولات وتغيرات علشان, علشان الشهر ده زي ما كنت بقولك من شوية رباس حتى عالي جماعة الشهر ده ليه خصوصية مختلفة تماماً حتى الكرآن اللي احنا قلنا إنه هو نزل للمتقين في الشهر ده نزل للناس كله فده فتح للناس كله سيدنا النبي يأكد تاني على المعنى صح. ويقول إذا جاء رمضان فتحت أباب الجنة وغلقت أباب النار وصفضت الشاطين شايف الكون كله يعني بتحول الدنيا زي؟ الدنيا كلها, كلها متضغير وانا قاعد أرض كل حاجة بتتغير، الشياطين بتصف فضل، أبواب الجنة بتتفتح، أبواب نار بتتقفل، الكرآن بينزل هدى للناس وينور، سيدنا جبريل بينزل من السماء علشان كده ده إفنت مهم، يعني ده كان حدث قوي أيام سلنا نغي لأصحابه حلو إفنت بلغتنا العص... الحالية ده حدث هام جدا، دانية كلها بتتغير، وأنا لسه بقول إن أنا مش قادر أحس برمضان خالص، يعني دي يعني يعني أنا <تصفيق> مكسوف من نفسي يعني لما أقول نقول كده علشان اولا بنضحك على نفسنا يعني في بعض مصطلحات كده شموعات بنعلق عليها حاجاتنا فانا مش قادر حس. والله مش حاسس بالصلاه اصلا النفحات اللي عندنا مش عارف النفحات <تصفيق> <تصفيق> عليك دلوقتي <تصفيق> هو سيدنا النبي قال انا فتعرضوا لها ان في امي ظهركم النفحات انا فتعرضوا لها تعرضوا لها اه, أه. أه. أه. مش مش تستنى هي عليك. عليك هي هي موجوده اصلا م. انت بس يا اما تبقى واخد بالك وفتح دراعاتك كده وتقول لها تعالي يا اما انت تبقى فضله قاعد هنا في نفحات حواليك عماله تلف على الناس كلها وانت عمال تقول هو مش حاسس ليه هو انا عندي ظروف بتعمل ايه هو انا فيا ايه بس بكره احس عارف لو يجي بكره بالزكت. تعرف النهاردة مصطفة يعني مخبيش عليك وأنا في صلاة التراويح مثلا اللي حصل إيه؟ إن أنا بدأت الصلاة, الصلاة فلاقيتني وخاص معاني بفكر في حاجة كده سرحت وبقول إيه؟ ده جه ده خلاص اللي أنت بتكلم عليه وعملت تقول على فكرة الوقفة اللي أنت وقفها دي أنت بقالك قد إيه مستنيها فيا تلحق يا ما تلحقش لو ملحقتهاش النهاردة وسرحت النهاردة و وبقرة وبعد وبعده فجأة هتلاقي بقى حالة من النكد والاكتئاب اللي بيجي لنا بيصيبنا في آخر الشهر الكريم صح. صح. انت قلت جملة يعني بصراحة أنا يعني شايفها يعني جملة فيها, فيها, فيها دروس ان هو الكون سيدنا محمد قال لنا ان فيما معناه يعني بالبلد كده الدنيا كلها بتتغير عشان رمضان وانت سيدي الفاضل قاعد, قاعد مستاني حاط الرجل على رجل زي حالتي كده هتقول ايه اصلا عندي ظروف اصلا مش نستعد اصلا جيب قدري <تصفيق> اه اه ولا جمله ايه اصل رمضان جه بسرعه يعني فالجمل دي هل بقى هي نفسيا بتؤثر سلبا ان انا افضل اقول لنفسي اصله جه بدري اصلا ما استعديتش أصل انا ما مش جاهز اصل ظروف اصل الامتحانات ده ده بيأثر انت انت انت احمد كنت قاعد على الكرسي دلوقتي وفجاه قال لك الساعه بقت ده ميعاد الهوا ده ضيف بره انت على الكرسي قاعد مم. والله اصل انا ظروفي صعبه اصل حران اصل عطشان ما تقوم تتحرك انت انت هو في هوا وهتشتغل وفيك ضيف بره مستنينك اتحرك كده وشوف الكون حواليك عمال بيتغير الساعة الرابط الهوى دخل الضيف جي الحلقة هتبتدي المستمعين بيسمعوا فانت لازم تتحرك عشان تمشي الدايرة دي كلها تستفيد بيها وتفيد الناس هو ده نفس الحال مع رمضان يعني ده رمضان جي ده فيه ده فيه نفحات ده بابل جنة مفتوحة يبتتفتح فوق وابل النار بتتقفل والشاتين بتصفض ده فيه كرآن بيخش جوه القلب يغير بذكر الله عمر ما الكون هيتغيروا في الاخر انت لو فضلت قاعد على الكرسي ما اتحركتش هنقول طب اتفضل بقى نروح نجيب واحد ثاني بيتحرك اه حد... اللي يشيل بالظبط كده علشان كده القران قال حاجه مهمه جدا واحنا لازم نركز ان احنا نكون من الناس دول قال ربنا سبحانه وتعالى قول قوم يحبهم ويحبونه احنا انتوا انتوا لو فضلتوا على نفس الحال ده عادي جدا ربنا قادر ان هو يخليكم بقى انتوا على جنبه يجيب قوم يحبهم ويحبونه فالفكر دي فكره مهمه جدا انه ليه ما من دخول هذا الشهر اكون من القوم اللي يحبهم. هو يحبهم طالما جاب لهم الشهر ده ويكون بقى ويحبونه تعال نعمل ال... يعني في في كده ريليشن لازم تبقى ما بين اتنين ما بين طرفين فهو يحبهم فجاب لهم الشهر وجاب لهم النفحات والايام والتراويح والكرم كل الحاجات دي موجوده فاضل يحبونا يحبونا دي بقى مش شرط ابدا ان انت تكون فجاه كده اول ما يخش رمضان تقوم تلاقي نفسك بتصلي وروحانياتك عاليه وفرحان ومبسوط يحبونا دي تحت اي ظرف من الظروف انت بتقول انا انا خلاص انا ناوي اشتغل انا عايزك تحت اي ظرف دايما المشايخه كانوا بيعلمونا حاجه مهمه جدا تقريبا دي من اقوال سيدنا الامام الشافعي على ما اذكر انما يكون يعني خطا كان بيقول ايه من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل من عرف ما يطلب مم. اللي عارف هو عايز ايه مم. شايفه قدام يهون عليه اللي بيعمله دلوقتي الصعوبه اللي هو فيها تبقى بسيطه بالظبط فمن عارف ما يطلب اللي عارف هو عايز فين هان عليه ما يبذل اللي هو بيعمله مش حاسس بيه اصلا لان هو عنده حاجه ثانيه خالص دي دي من الحاجات اللي كان الصحابه بيدخلوا بيها اول الشهر عشان كده كانوا بيقولوا ان صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيستعدوا قبل رمضان ب 6 شهور ويفضلوا يعيشوا رمضان وبعديه ب 6 شهور تانيين يستمتعوا بنفحاته وروحانيته فكانوا بيتعاملوا على ان رمضان ده سنه كامله السنه كلها رمضان ليه يعني علشان رمضان مهم علشان ربنا سبحانه وتعالى خلى في الشهر من النفحات والانوار اللي احنا اصلا اصلا ما بالنا منها يعني هو في اصطفاءات ربانيه كتير قوي قوي قوي في الكون ده فخلى في كل اسبوع يوم هو يوم عيد في السماء ويوم مبارك اللي هو يوم الجمعه <تصفيق> وخلى ان في ساعة في اليوم ده مجاب فيها الدعاء ان في يوم الجمعه ساعه يدركها العبد وهو بيدعي بس حط عايز تجيب له وخلى في كل يوم من ايام الاسبوع ثلاثة ربع ساعات في التلت الأخير من الليل يتنزل هو سبحانه وتعالى في السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيها هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر ألا فخلل الخصائص دي مصطفى من الملائكة سيدنا جبريل وصطفى من الرسل سيدنا نبي شعال سلام عشان يكون لينا موجود فاصطفى بقى شهر كامل تلاتين يوم انت, انت قاعد طول التلاتين يوم بتتمرن تخيل كده ما تقولك تلاتين يوم بتتمرن على الذكر وعلى الفكر مع وتشوف ايه الآية اللي انت حتصحبها في الكرآن وال... يعني التمرينات اللي بتتعامل طول الشهر ده اصف فيه ناس بتقولك ايه خد بالك في دخول الشهر يقولك لا اصف اخي ربنا رب رمضان رب السنة كلها وانا الصراحه بره من ربنا في رمضان وببعد عنه بقيه السنه وانا كده حاسس ان انا منافق يعني مش كويس فمش هعمل حاجه خالص ايه يا أمني بس اللي انت بتقوله ده انا بداري <تصفيق> على اي عذر وحجه ان انا ما اي حاجه <تصفيق> <تصفيق> اشتغل اشتغل ال 30 يوم ما تعرفش غيرهم بس 30 يوم معمولين ليك ونازلين علشان انت هتتمرن 30 يوم وخلاص ده التكرار بيعلم الشطار يعني شطار <تصفيق> <تصفيق> انت تعرف يعني انا الجمله دي انا انا انا ما اعرفش بس مدى صحتها او او خطا ان مثلا إلا إينا بنحاول نبقى كويسين قدر الإمكان يعني يقول لك يا أخي هو رب رمضان هو رب كل الشهور فبحس إن الجمله دي محبطة جدا أوي. إن هو اللي بيقول لك إيه يعني أنت عايش بقى في الوهم وعامل لي فيها شيخ طول طب ما يا جماعه احنا ما صدقنا نلاقي يوم نبقى كويسين فيه صح. يعني هو هو حرام إن احنا في شهر يجي في السنة نقيت حساباتنا فيه ما أكيد بعد الشهر ده ما برجعش زي قبل رمضان تماما صح. أكيد ولو حاجه صورته تتغير لرمضان اللي بعده فالحاجه تكبر صح. لكن يجي يدخل ويقفلها كده في وشك لا لا اصل رمضان رب رمضان ورب كل شهور واحنا الصفه العظيمه في رمضان بنعتنق دين وفي غير رمضان بنغير الدين احنا ما بنعملش حاجه احنا بس كل واحد في المناسبه ده يا يا ده في اي ديانه بيبقى فيه ايام فيها مناسبات دينيه واعياد الناس بتحاول تتقرب لربنا فيها ف, ف في اسلوب لسه برضه لسه موجود من اهل بعض موضوع التنفير عارف كان في أحد الصالحين بيقول سيروا الى الله عرجا ومكاسير روح ربنا صحات على وانت كده ومكسر كده وكل شويه تقع وتقوم <تصفيق> علشان يقول الناس انه مش لازم ابدا انك تمشي في طريق بصحه تعالى زي, زي الرهوان كده تجري ويبقى انت كده صح ولو عملت غير كده يبقى انت كده غلط بالعكس لان دي روح عرجان ومكسي وكسر كده اقع وعرج وانت ماشي مش عارف تمشي بس بس خليك ماشي في الطريق ورايح له ولو رب بصحه تعالى يعني لو لو رساله ان رب رمضان هو رب الشهور كلها واللي انت بتعمله ده لو دي رساله صحيحه ما كانش ربنا جعل الخصوصيه دي انه يبقى في ايات معينه مهمه لرمضان في القران وأنه ينزل أصلاً الكرآن في رمضان وأنه يخليه ويخ... الخصوصية دي ويخلي ليلة القدر موجودة في هذا الشهر فعشان كده كنت بقول لك أنا بشوف دايماً أنه الصحابة وصدنا النبي كانوا بيعملوا احتفالات في الليلة وأول بقى ما يبتدي رمضان ده النبي صلى الله عليه وسلم شخصياً يعني اكرم خلق الله سبحانه, سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق كلهم كان وي... كان يقول أنه رسول صلى الله عليه وسلم هو أجود ما يكون كان, كان... كان جواد أوي ده راجل راح له مسكه من هدومه وقال له اعطيني من مال الله انه ليس مالك ولا مال ابيك وسيدنا النبي طبطب طب عليه وقال له خلاص شوف انت عايز ايه ويروح يدي لواحد غنم ما بين جبلين تخيل جبلين كبار حواليهم غنم في فيعطيله يقول له خد يلا دي هديه مني ليك ويروح يقول اذهبوا الى محمد انه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر شوف الكرم ده شوف حالته عامل ازاي يقول بقى صلى الله عليه وسلم وكان اجود ما يكون في رمضان كان كريح المرسله من ده كمان من ده كمان مم. طب ليش معنى رسول الله كلها الشهر ده فينا فحايات وبركات ومضاعفات انا مش عارف و... ايه قيمه الشهر بالظبط فالشهر ده مختلف يعني من اول يوم كده لازم تبقى واخد بالك ومتخيل وفاهم وعارف ان ده شهر مختلف ومهما كان بقى في حال من القبض ومكبوت كده ومش مرتاح ومش حاسس ومش عارفه ابتدي الشهر شيل بقى كل الاوهام دي دي ما هي الا اوهام افك شويه اوهام كده الشيطان بيعديها قدامنا واحنا يا نمسك في الوهم ونتعلق بيه يا اما نسيبه زي نمسك عايزين نمسك فيه احنا نمسك في الوهم بالضبط كده زي وهم فيه وهم من الأوهام وهم الرياء واحد يبقى مسك سبحة مثلا بيذكر أو بيقرى المصحف في المترو الصبح ولا في حاجة بعدين يقولك لأ كده الناس تقول عليه أن أنا مرائي فلا هسبح ولا هاركران هو كده بقى في, هو في الرياء فعل أصلا يعني هو كده كل الهمه أن الناس ما تقولش عليه أنه عنده رياء فأنت كده بقى تقول جاءة الناس الأضايا نتفكر في الناس برضو و... يعني اما ما تمسكش المصحف ما تقفش تأ... تنصح حد اصل لا تتخذ ان هي غلط يعني ما هو مجرد ما انا قلت تتخذ ان هي غلط ما انا كده بقى, بقى رجعت ابص برده الناس مت... مش عايزها تقول عليا ما هو ده خلاص عارف ايه زي مشكله لما حد يجي يقول والله انا نفسي اخشع في الصلاه انا بدور على الخشوع كل ما ادخل الصلاه واحاول ان انا اخشع ما اعرفش اخشع عمرك ما هتخشع لانك بتدور على الخشوع مش بتدور على يعني بتخش على فرض الصلاه علشان فيه علاقه بيننا وبينه مش بيننا <تصفيق> يعني لما انت داخل في الصلاه كل تركيزك الخشوع ان انا عايز اخشع فتغمض عينك شويه وتبص في اللي انا جاي اعمله اصلا وانت اصلا واقف بين ايديه انت واقف ازاي فلو دخلت الصلاه وانت, ما... وانت منشغل بيه هو انت خلاص كده عشت في جو ثاني خالص لحد ما تخرج <تصفيق> ده كذا الحال مع رمضان انا داخل لله مش داخل بقى عشان اقول هو انا قلبي هيتحرك ولا لا ذنوبي هتتغفر ولا مش هتتغفر هحس في الصلاه ولا مش هحس هقرب ولا مش هقرب هيحصل ايه ولا مش, مش, <تصفيق> مش هو سبحانه في الشهر اللي عطاهولنا هديه فانت كأنك داخل كده وهو بيقدم الهديه فانت داخل تاخد الهديه كل تركيزك معاه و... و... والشخص اللي بيديك الهديه كده عينك في عينه كده وبتاخد الهديه وانت فرحان وبصوتك بتقبلها ولله المثل الاعلى فانت داخل الدخول ده عليه هو بصرف النظر بقى عن كل الاوهام والافكار اللي ممكن تبقى في بالك وكل الحجج اللي ممكن الشيطان يبهالك وبقيت الشاطين الثانيه تجيبها لك وشاطين الانس وشاطين الجن وبسحاب بيقعدوا بعض ويطلعوا الافكار كلها يعني يسيبك من بس ده كده حاجة حلوة بسم الله بسمع... تحب تسمع حاجة معينة ولا بصه لو فتحنا الطلبات يعني, <تصفيق> يعني انت عارف الطلبات يعني فيه قامر طلبت كتير سيدنا النبي فيه حد طلب نسمع حاجات من السدي الجديد احنا هنسمع حاجات منها على الهوى دلوقتي لكن احنا عايزين نسمع مصطفى يختار لنا هو يعني خلينا الاختيرة الاولانية يلا بسم الله عايز اقول حاجة يعني فيها مناجة يلا لز بل کریم والا تز بشواہوں مند مول کری soup معانا الجميل مصطفى عاطف على الأهواء على 100.6 نجوم أفقام على كيفك بعطوا المصطفى العزين شاركونة برسائل على 1006 او كلمونا على 383520 او على صفحاتنا على الفيسبوك نجوم أفقام داشا على الأهواء او على تويتر هاشتاج على الأهواء لو مهما يحصل إيه أفضل أحل إليه لم أكون ويا والنس بإيدي إيدي تخلص همومي معا وارتاح وأنا ويا ده بجد أكتر يوم طول عمر بستنى مشتاق أنا النبي کتاک لو تھ باہیلو مین السطن تک کتھاک لو تھو نا باہیلو من قلبي إنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه من ربه يمرتاح لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الروح ما دام الله قال فيها ما قال يبقى محدش هيفا الصر فلما يقول لك بقوا علم الروح وقال كذابين كذابين كذابين لأن خالقها قال إيه وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا يعني ما عندك وش علم يوصل لحدني فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله لا تدركها يبقى ربنا تدركه إزاي بقى أنت <تصفيق> لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد بتولي الشعران كل يوم الساعة سبعة إلا تلت أبل الفطار على نجوم أفآم لا أحد يحتاط على الله في رزقه نجوم أفآم رمضان النجوم ماما طايره على الطريق سواق بيرنس قلبو جري يخش ثابت على الكمين <تصفيق> <يا> ما <أماما. تصفيق> من ولا عمره خطف <تصفيق> وصل على طول زي فتارماد اسمعونا كل يوم في رمضان في نجوم رمضان أقراب له هنتكلم وهنحكي ونقول كل اللي يخص النجوم في رمضان وكل الاخبار والحكايات عن الفن والفنانين وكمان نستطيع في نجوم المسلسلة في رمضان مع رانا وكريم على نجوم أفام نجوم رمضان أقرب لك مع رانا وكريم كل يوم من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على أفهم. نجوم أفام نجوم أفام رمضان النجوم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان ويا رب يبقى رمضان كريم علينا جميعا وكل واحد يتمنى حاجه يحققها السنه دي ان شاء الله اشرف عبد الجبار كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم نجومه فان رمضان اني نكون تابعوا الفولو لنجومه فان على انستغرام وعلى جوجل بلس, جوجل بلس. اسمع meinen Go FM اسمع meinen Go FM اسمع meinen Go FM السلام اسمع مع احمد يونس على النجوم FM فل مستفلور دینی اللہ حل واہ تو الله اظہ مستی اللہ حل فل مستفل دینی اللہ حل واہ تو اِس مستی اللہ اللہ عمن ناولوها كل العيبادي وعمن ناولوها كل العيبادي حبيب الله يا خير البرا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون و جمی جمی میل و الطرف سبی لو تراه اللہ الله ضحوك لاش کر الله اللہ کا تار في حبيبي الله الله ضحوك السني للعاشق الله الله لا فلمؤہوںہی اتلا فلم عؤ فہوں بہی اتلا فلمست فہوں ورم ہو نور جبهته تھی ما میں کمارو کمار سبی کماروجمی وجمی و جمیل سدند اللهم صلي والسلام وبارك على سيدنا محمد كده بتالي احنا لبينا مثلا دلوقتي تصين في الماء من تلوات يعني خلاص يعني كل اللي طلبوا قمرهم خلاص حصل لسه بسه لس فيه يعني احنا اتفعل ان انت يعني محتاجين صحتك معنا ايوه انا <تصفيق> ان شاء الله وصلا انا اسألك سؤال بس يعني يعني, يعني اناول مبروك عشان احنا عرفنا ان في حدث سعيد <تصفيق> <الحمد> الخطوبة ربنا سعيدك يا رب الف مبروك و ويبقى فرحك على الملا عشان الناس كلها تحضر ويبقى ليله ليله ليله مبروك يا عريس بص انا لما عرفت ان انت خاطب بس في في حاجه مش عايزين زعل امان تمام في تعليقات غريبة شويه لقيت في ناس بتقول لك ايه مصطفى خلاص مش هيبقى بريء تاني وانت ناوي على ايه يا مصطفى هتتجوز يعني ولا ناوي تقتل حد بقى عاريت حاجات زي كده واصلت؟ عاريت كتير صراحة عاريت كتير خلاص اخنا فيها يا مصافة يعني ممكن تعمل اي حاجة <تصفيق> <تصفيق> لن اتنازل يعني أنا من ساعت ما الخبر نزل و يكمل يعني هائله من التعليقات طبعا والله يعني دي ديما نعمل ال 99.9% ناس سعيده بيك صح انا لك بس وانا لقيت حاجات غريبه بس لازم اقولها يعني في حاجات كتير غريبه انه مصطفى مش هيبقى بريء تاني مصطفى البريء بتاع زمان خلاص راح فين يا جماعه ده مجرم بسفاح انا بعد الجواز ازراق الشباب ازراق الربيع وحاجات كده يا عم الراجل في حاجه وحشه يعني عملت في نفسك كده ليه انا يعني عروستي شاميه سوريه اه ما شاء الله بقى لازم يقولوا يعني في غيره هتظهر جدا خلاص خلصوا لا ما خلصوش عادي <تصفيق> على من فوق والله بس يعني انا مبسوط والله من تعليقات الناس وافعال الناس المباركه ودايما بيبقى في بيبقى في غيره على الشخص نعمة. اللي احنا بنحبه يعني انت واصل للناس في مكان حلو فالناس دلينة. عارف ان هو ايه خايفين للشاميه تاخدك منهم <تصفيق> هتاخدوا منه وتوديه هناك ولا هتروح <تصفيق> لا لا يعني انا يعني والله بشكرك على التهنئه وبشكر كل الناس اللي ويعني بقى يعني اسالهم يعني الدعاء ربنا يربي يعني يبارك ان شاء الله ويرزق كل الشباب زوجات صالحات وكل البنات ازواج صالحين ويعني اكيد العروسه بتسمع دلوقتي فبقولها مبروك علينا يعني لها <تصفيق> الف مبروك ربنا يسعدكم مع بعض ويبعد عنكم العين ام <تصفيق> <آمين تصفيق> ما وما, وما هو اخر العين العين وخلافه <تصفيق> كل, <تصفيق> كل حاجه ثانيه ما شاء الله الناس كلها عماله تبارك لك يا مصطفى والناس عارفه ما شاء الله الناس يعني متابعين الخبر انتشر انتشر عجيب ربنا يسعدك يا رب ويتمملك على خير وحددت ميعاد للزفاف ولا لا لسه بقى يعني أنا بس كده حبيت يعني اتبارك بالشهر الكريم ده ان نعمل خطوبه قبليه على طول لكن لسه بقى يعني دعواتهم معانا فكره إن انت تسجل سي دي عالمي اه الواحد مم. يعني فكره مسؤوليه كبيره طبعا يعني ازاي الفكره جت ومين تم اختيارك ازاي ولا انت يعني رتبتها ازاي ان انت تسجل قران كريم مم. ولكن سي دي انترناشونال على مستوى العالم ده ما حصلش ما بيحصلش كتير انا سجلت كتير وما بيحصلش غير زي ما بيقولوا كده الاصوات من السماء <تصفيق> ناس رموز كده فيجرز من من قديم الازل و و وبتبقى حاجات قليله جدا فمفاجا باخبار ان مصطفى هيبقى ليه كوبي كده على مستوى العالم والله فكره انه يعني ده تكرم من ربنا واذن يعني من سبحانه وتعالى سبحان الحمد لله رب العالمين لكن فكره انه انا ليا صديق منشد ماليزي اسمه حافظ حميدون هو صاحب شركه انترناشنال اسمها شركه اسمها يعني مش ممكن مش مش لازغول اسمها يعني اسمها شركة شركة اسمها <تصفيق> شركة شركة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فحافظ احنا المفروض اننا رب اعمل يعني ان شاء الله يعني سيدي ألبم جديد هيكون موجود بعد العيد دريبا يعني ففكرنا انه ليه ما نعملش سيدي قرآن يكون مسموع عالميا وإحنا درسنا الموضوع ده كويس قوي قبل, قبل ما نعمله يعني في بعض صور الكرآن الكريم وفي الأذان والحمد لله 40 حالياً الأذان بيتزعف أكثر من 20 قناة إنترناشنال وأكثر من أه الحمد لله 40 طيب يعني إيه السيدي قرآن عالمي؟ الجملة معناها إيه؟ الجملة معناها أنه هو سيدي قرآن فيه في بعض الصور المفروض أنه هو هينزل مع شركة ساني ميوزيك على مستوى العالم كتوزيع يعني في أسيا وأوروبا ومفروض أنه في الميدل إيست يعني على نص ستاني من رمضان او بعد رمضان مصر والشرق الأوسط يعني الفكرة جات من أنه تعالوا نعمل سدي قرآن بشكل مختلف حتى نعمل يعني جوا هو مش فكرة كدية تعالوا وقرآن يعني كلم رباه سحى تعالى هو اللي أنا كان سؤالي آه. هو أعيز أفهم يعني انا كواحد مثلا من الجاليات او مش جاليات من, من أي دولة من أهل أي دولة م. إيه الفرق بين أن أنا أسمع القرآن بأي صوت وانا وإن اسمها بكاوبي تم تسجيلها وتوزيعها بحقوق نشر عالمية ايه الفرق؟ هو مفيش فرق كبير اوي قد من انه هو يعني احنا سجلنا السيدي وطبعا عدى على لجان كتير وعلى حاجات كتير عشان ياخد الجولة العالمية بتاعته هو يعني كارم ربز حتى على اولا واخيرا ثم انه فكرة انه يكون فيه قارق مصري ازهري عند الدول اللي في شرق أسيا واللي في روسيا واللي في أوروبا دي, دي فكرة يعني قوية أنه يكون قارئ مصري أزهري, أزهري لأنه بي هما يعني بيعتزوا بدأ قوي وده فضل مربي صلى الله عليه وسلم وشكراً لهم يعني أنا, أنا سفرت ال ال ال ال الكم شهر اللي فاتوا دول كذا دولة في, ال في الأماكن دي عايز أقولك أنه هناك <تصفيق> يعني أقولها كده بالبلد يعني حفلة الإنشاد الديني هناك عم زي حفلة عمر دياب عندنا كده <تصفيق> يعني حفلة ليها, ليها <تصفيق> وزنها, وزنها القوي جدا ليها اهتمامها دي تجهيزاتها الكبيره بنشوف بعض حفلات ماليزيا مثلا بقى مش مش يعني عارف عارف اللي هو دي حفله انشاد بجد حفله ماليزيا اللي, اللي فاتت الاخيره عملتها من شهر تقريبا كان فيها ربع مليون واحد <تصفيق> في ولايه اسمها ولايه بوتراجايا ما فش نعمل ربع مليون انضرب عليكم كلكم خذوك انت هم ده مشتgamhor ده تمليون تمليونات انشكل ربع مليون <تصفيق> بني ادم كانوا واقفين بيسمعوا بيقولوا قمرون بيصلي عن النبي بالعربي مع ان مش لغتهم مش مش فالاهتمام ده وهم جايين من بدري عشان يلحقوا اماكن ويكونوا موجودين ويسمعوا مديح ويصلوا عن النبي وكذا الحال كان في شيشان في روسيا وفي, وفي, وفي بيروت حتى كمان الحمد لله عندنا هنا في القطه العربي الاهتمام ده بالإنشاد الديني وبالمنشدين بأنهم نسمعوا حاجة عن ربنا وعن سننا يسعى وسلم دي كانت حاجة مبهرة جدا بالنسبة لي وده اللي طلع فكرة أنه احنا الحمد لله في ناس بره بيسمعوا يعني الفقير إلى الله يعني في بعض الانشاد فتعالوا نعمل كرآن كريم عشان ناخد السواب كلنا ويكون نزولوا في رمضان علشان انزل فيه الكرآن هو ده للناس فنتدبر ونسمع ونحس فجاءت الفكرة كده عملنا وسجلنا والحمد لله دلوقتي هو مفروض بداية من النهاردة نزل عالميا كسي دي ونزل كمان على, على الحاجات بقى اللي هي بتاعة الديجتال دي بتاعة الانترنت والحاجات تحميل والحاجات دي إن شاء الله تجربة نجحة وخطوة جميلة في اللي جاي إن شاء الله تبا جاهز للسي دي التاني صح؟ خلاص يعني على وشك ولا لسه شوية؟ وعلى ما شوهنا يعني خلصنا خلاص فاضل بس بعض التطشات الأخيرة يعني في التسجيل الفوكال يعني بتاعي مفروض نها تكون موجودة برضو خلال هذا الشهر وينزل بعد العيد سدي تاني فكرته مختلفة شوية غير طيب يعني غير, غير, طيب غير, طيب غير يعني. الفكرة تماما تماما سكة يعني من سكة جديدة خالص خالص, خالص طيب احرق لنا بقى <تصفيق> حما <حلق تصفيق> انه نازل احرق لنا بقى سيني احرق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو سدي اسمه قامارون قامرون أنا سفرت زي ما قلت لك كذا مكان غنيتها ولما لقيت الناس مبسوطة قوي حسيت أنه يعيني طب أنا عايزة أغنيها باللغات بتاعيتهم عشان يتبقى مفهومة فقامرون في, في الألبوم ده نزلة باربع لغات <مليزي> اه احنا بالملاوي ماليزي اللي هي لغة شرق اسيا مم. وروسي ودي اصعب حاجة في الدنيا ممكن تتعلم لحتي كانت روسي لا <تصفح> <تصفيق> يعني يعني يعني انا اول وهلة يعني اول لما تقرأ الكلمات وتسمع اللحن وتقول اول حاجة ما فيش احاجة بتحصل غير يعني <تصفيق> <شكيا بدي كنت تصفيق> بدي انا شكلي بضحك متجوز انت متت لا لا بضحك بس بضحك عليا بضحك على نفسي انا هقول الحاجات دي ازاي هما هيفهموها ما تقلقش يعني ايه وصله وصله له oh. <تصفيق> <تصفيق> فكانت معاناه طبعا mm. فهو روسي وماليزي وهندي و تركي وانجليزي سجلت حاجه منهم <تصفيق> سجلت ماليزي فاكر اي حاجه <تصفيق> اه طبعا طب ما تقول لنا حاجه كده هندي عشان بعد كده مصطفى انشد هندي يبقى عندنا الدليل دليل الانشاد الدليل فاكر اي كده انا فاكر فاكر الماليزي بتقول اه هناك عربي وماليزيان قول سمح لك ولا ظل الله بل كان نور الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل الله بل كان نور الله الله نش مودور اہل اللہ تیا دہدا یجک بگند تیا دیا دہ دا یج هدا بگند تیااد تیا دہ داج کا بگند تیااد سلو رو مست نامارون ايه <تصفيق> ده الكلام عادي يا هادي جيكا يعني ولم يكن الهدى هي هدايه هي يا هادي كادي هادي ده مستفصل لا يا هاديه تياده هدايه جيكا بجدتي يا ده كل سجلت كده وسجلت كده <تصفيق> وبعت سجلت وبعت موال يعني يعني الكلام ده بتقول يا ده هدايا جيكا ما فيهاش حاجه لكن كوكاس يا الله وهي سبيما كنوسيا تتفل بالماليزي بجد اصلا صدمة. يعني الناس الجمهور قاعدين مصدومين وانا مصدوم والناس كلنا مصدومين ما مش عمر مم... يوصل لهم المطلوب اه, آه بالضبط <تصفيق> لا واقف بتبتا يعني بتجود اه كمان يعني بتجود حاجه انا مش وانا اللي الله وهيسبايمنوس يعني كوكايسي الله وهيسب كوكايسي الله انت نسيتني <تصفيق> انا معاك انا معاك واحده واحده هنوصل كوكايسي الله وهيسبايمك نوسيا يعني طب مش عايز يعني اي يعني عشان اللغه العربيه الحياه كوكاي كوكاسي الله وحي سبحانه مكنوسه الحمد لله الحمد لله وعدتر هبقى اذا مست ايدي وعم كل حبيب الله يا خير البرايا حبيب الله يا خير البرايا يعني الله وهي سبحانه مكنوسه هايسو ده يعني ايه بقى كلمه الله وهاي مش عارف بقى يعني اه كده انت <تصفيق> فنطوز انا هقولها وانتم بقى ترجموها انا بقولها عشان الهندي بس مش هقدر اغنيها دلوقتي بس اس يعني الاقرب للعربيه الهندي ايه ده سهل آه آه آه آه هي وكف المصطفى كالوردي نادي فهي كف مصطفى هي مش كده بس يعني في, كف في كلام قريب من كلامنا كتير طيب غير القمرون باربع لغات هي قمرون باربع لغات وفي بقى مجموعه قصائد واناشيد تراثيا يا امام الرسل خير البارية نظرة إلي طالما أشكوا غرامي وبعدين عملت أغنية على الدبكة اللبنانية شاميه يعني الله على نور الله وعملت اغاني سودانيه باللهجه السودانيه ممكن ابغنيها لك دلوقتي الموضوع ثاني برضو انا السودان يا زول انا انا سافرت كذا دوله ورباط فروح كل دوله ورحت جبت منها قصيده وجهات حطيتها في الالبوم فكره هي فكره حلو. يعني انت كده بترضي قطاع كبير قوي من من محبيك ومن ناس ممكن يتعرفوا عليك مم. بسبب ان انت بتغني باللغه بتاعتهم فيبتدي الموضوع يوصل للعالميه كمان كل مكان كل مكان له له طريقه في حبه ولوثقافة في السودان مثلا في طريقة, طريقة كده معينة في حبهم للنبي هما هناك محبين جدا جدا جدا يعني وطول الوقت بيمدحوا بينشدوا كده فالقصيدة مثلا جبتان هيكسمها انا من صغير حبيتك عندهم كده مبدأ اللي هو يعني خد بالك مني عشان ده أنا حبيتك وأنا من صغير يعني من وأنا صغير بحبك ايه فهي بتقول أنا من صغير حبيتك في الشيشان وروسيا وماليزيا والهادي كلها وهو يحبه قوي يعني ممكن لايه اغنية هناك مدتها تلت دقايق فيها كلمتين اتنين بس سبحان الله والحمد لله مثلا تلت دقايق المنشت بيهو سبحان الله والحمد لله <تصفيق> يصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم ففي كل كل الثقافات دي موجودة وفيها حاجات بالتركي وزعت موسيقيا بعض الاغاني في تركيا مع الموزع الجميل امري رجل محترم يعني وبعض اغاني طبعا مع الموزع الاستاذ الكبير استاذ احمد عادل اعملنا معه قمرون وبعض الاثنيوز اعتاب ماليزيا مع ديدي دي دي ده لازم توزع لازم تحصل مش لازم توزع هناك <تصفيق> <صحيح> جديد <تصفيق> فهو كده في في يعني جامع شويه ثقافات على شويه افكار على شويه لغات على شويه حاجات <at> uh -hmm. يعني باتما أنه ربنا يا سبحانه وتعالى شاء الله أنه هو يعني يوصل لأكبر عدد هيكون إمتى شاء الله يعني إن شاء الله بعد العيد بقى بعد العيد الصغير العيد الكبير يعني بقى لازم نيجي ونحتفل بالهندي <تصفيق> ونحتفل يعني هاجب لك كل الأعلام هنا جمعك كل الأعلام نغنيله هاجب أعلام طيب يعني انا هطلب منك طلب يعني صحيح. في الختام ان انت يعني لو كنت متواجد في مصر في رمضان يعني والسفريات قلت شوية عايزين سامة. لك معا اكيد اكيد انساء الله وعد ده هنا بيتي يعني أنا. اهوتي <تصفيق> طيب احنا عايزين حاجتين عايزين حتة سوداني <تصفيق> سوداني وبعد كده نختم بقية حاجة انت تحبة <تصفيق> طيب حولك <هو> السوداني <تصفيق> بس ما تضحك نيشة نوصي ناحية تانية وصينا عليه في الكرسي خالص عشان هيبقى أكتر من الحصر لا لا إن شاء الله مش أكتر نوصي اهو يا عم مش موجود خالص بسم الله جدمت ليك قصيدة أنا جيتك متعرضا نفحاتك يا ابن العواتك جيتك قدمت ليك قصيدة أنا بد ما ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن العواتك جيتك هويتك منذ يافع وجدت حبك نافع هويتك منذ يافع وجدت حبك نافع يا من للخلق شافع ويني كوني هويتك انا من صغير حبيتك قدمت لك قصيده انا بده معانا جيتك متعرضا لنفحاتك يا ابن العواتك جيتك الفخر طقطق لك قبلت ترابنا لك الفخر طقطق مولانا صلى لي كامل بالكرم سجيتك أنا من صغير حبيتك قدمت لي كقصيدة أنا بد معنا جيتك متعرضا نفحاتك يا ابن العواتك جيتك ا <تطبعت> بالروح السودانيه حسيت اني قد معايا واحد سوداني دلوقتي ما يوم يعمل كده <تصفيق> مصطفى انا ورتنا و... واسعدتنا و... ووعتنا في لقاءات ثانيه طول ما أكيد. انت موجود في رمضان في مصر هنتقابل ثاني وثالث ان شاء الله كلمه بقى لكل الزباين آه... جمهوريه على القهوه في آخر <تصفيق> اللقطه والله يعني كنساهم وطيبين ربنا رب يبارك فيهم ربا سبحانه وتعالى ألف آيات الصيام إذا سألك أبادي عني فإني قريبا أجيبه دعوات الدعاء إذا دعان والملكين بيأمنوا على الدعوات ويقولوا لك بمثله يعني أسألهم الدعاء يدعو لنا وإحنا ندعو لهم وإن شاء الله ندخل على رمضان بنفسية المحبين الخاشعين الخاضعين اللي طلبين ربا سبحانه وتعالى وسوف يعطيهم ربهم حتى يرضوا اسال الله ان يعطينا حتى يرضينا <تصفيق> شكرا وصلنا <مصر. تصفيق> <سؤال> اسمعينا الكرامه وشهدين نجوم اف خليكم معانا لسه مكملين لحد الساعه 3 وشويه بس هنقوم نتسحر بقى ونرجع لكم ثاني يلا <تصفيق> بينا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اكتشفت ان صديقه ليكي شريره ممكن تتصرفي معاها ازاي لو قريبه مني قوي وتفهمت كلمه كلامي هقول لها الحقي معلق رياضي ينحاز لفريق على حساب الثاني يبقى شرير ولا مش واخد باله انا اسف اللفظ غبي لانه بيخسر جانب من الجانبين طب لو واحده صاحبتك حبت تخطف حبيبي هتعاملي معاها ايه يعني هو هو وضع ما هو صغير طبعاً حلل عليه بديتك مسدس وطلبت منك تقتل حد حالاً دلوقتي تقتل مين هقتل ناس دي لما حد يجراحك بشكل علني بتتصرفي معاً يا نهارس ده ممكن ما قتله يعني. طلع الشرير اللي جواك مع مصطفى ياسين كل يوم في رمضان من الساعة الخمسة إلى تلت قبل الفطار على في نجوم أفقان نجوم أفقان رمضان النجوم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 في كل يوم من أيام شهر رمضان السنة دي دكتور سعد الدين الهلالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأسر الحق فين مع الدكتور سعد الدين الهلالي كل يوم الساعة ستة ونص إلى خمسة أبل الفطار على نجوم أفقام انتاج شركة النيل للإنتاج الاذاعي نجوم أفقام رمضان النجوم لمن الملك اليوم لله الوحيد القهار يبقى الدنيا ذائلة ولا باقي إلا الله ما تقولش يا رب أنا عندي هم كبير قول يا هم انا عندي رب كبير الصلاة والعبادة والصيام والزكرة والحج تمثل قد إيه في الدين عشرين في المية وبقية الأقسام إيه تخيل التمانين في المية معاملات العطاء والقرض والوصية والمراس كل أنواع المعاملات والأخلاقيات هي التمانين في المئة من الإسلام عارف لو ربنا غضب على ناس بيحصل لهم إيه؟ يرزقهم الجدل ويمنعهم العمل ودي المشكلة ثم تاب عليهم كل يوم في رمضان الساعة ستة وربع قبل الفطار مع الشيخ خالد الجندي على نجومة في أم نجومة في أم رمضان النجوم رمضان كريم لكل مستمع جوما كل سنه وانتم طيبين ايمن بدا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم نجوم اف النجوم جوما اف لكل المصريين رمضان كريم نجوم اف النجوم اسہا روح شغلك بدری اسہا والمشاكلك عدی رمضان فرصہ ما تتعود و ایامو بتجری غیر فکرك غیر نفسك دل ایام حلوة تندهلك فرصہ بتبقی رمضان اسمع مزدیک احضو ممقاب فرصہ حیطلع من هاتی اللی لقل انا عالت ضمیر فکر ابتقی تغیی هتبقى فرصہ بکت رو ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتجاوز عما تعلم ربي اغفر وارحم ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك تعلم ما انا انك تعلم ما نعلم انك تعلم ما لو عايز دعاء ربي لمحمد منير يكون الكول تون بتاعك ابعت 30 على 49ات لعملاء موبينيل <تصفيق> <تصفيق> انتوا معاي؟ طوالي قهوه مع احمد يونس على النجوم مستمعين الكرام ومستمعين نجوم أفهم بنذكركم ساعتنا دلوقتي 2 و 3 و أدان الفجرة هيكون الساعة 3 و 8 دقيقة كل سنة وكل السامعين بخير و... ويا رب تكونوا بتستمتعوا معنا بكل الترابيزات على الأهوة في رمضان حسابكم دلوقتي مع رمضان جانا وابتهال عبد الرحمن محمد وابتهال آخر وآخر وآخر مجموعة الابتهالات ونرجع لكم تانية نحاول يعني نخطف لقمة كده في ساعة ونص ونرجع داني بس أنا لسا مكملين معاكم على أهوة على نجوم أفأم في رمضان لو بتابع نجوم أفأم راديو هتسمعنا وتسمع كل أغاني نجوم أفأم راديو او بتابع نجوم أفأم تي في برضو هتسمعنا وتشوف كل حاجة خليكم معنا وتعالوا نعيش مع عبد المطلب ورمضان جانا رمضان جانا ن سو کبھی گنی یو ارل پکی بقلب ذا حب له وبقلب ذا إحسان إن يسكت الشيطان في نفسيه صوت الضمير تكلم الإنسان إن كان حظي في الحياة قليلوا فصبروا يا ما أولا بعد قو ت فما ير الشريعة اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم مصحراتي من اهل بلدك جاي لكي صحصح قلبك وبدنك جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة اصحى يا نايم وحد الدايم هل الهلال أبو دحكة فضة و تحلى على عيش برطة صوت الجوامع يمحي الموابع ويداوي قلب الناس اللي صدى بفنوسي ينور أنا جاية دور على شمس تصبح لفجرة عدى إصحى واحد الرزاق بوکل مین جیبنی بوت مینشو تم کل کلر يخرج شولا یوز بہ سرخ تل الحسل عیتلی قومیت کم سوئی اور زلنی کل بَعْدَ دل شيئا. ان لوبی فل دل ملک من فگ فی سن مطلو پل جل کم فوسی کم اضوجال کم اضوی کمبنی ندوں رجک کم میب فبل بلو نتی ملک مینس میل ابست پلت اِبل ام س إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم مستمعين يبقى أربع دقائق على موعد أذان الفكر نترككم دلوقتي مع الإبتهالات بصوت القارئ والشيخ والأستاذ والدعاية مصطفى عاطف لمدة دقائق قليلة قبل أدان الفجر بصوت مصطفى عاطف عفوك ورضاك يا ہُوشنال الله اكبر الله اكبر هو اكبر لا سدولہ أن, ان محمد رسول سگو گر صلات خیر من النووم الصلاة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد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 واله له وصحبه اجمعين اذن لصلاه الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره ان الله النهارده الشروق هيكون الساعه 4:54 دقيقه ان شاء في تمام الساعه 12 العصر في تمام 3:33 دقيقه اذان المغرب ان شاء الله هيكون في تمام 7 الا دقيقه واحده اذان العشاء هيكون في تمام 8:33 مستمعينا الكرام يوم رمضاني جديد بنبداه مع بعض يوم الجمعه 2 لسنه طيبين ربنا يتقبل من الجميع شاء الله صيام وقيام وكل اعمال الشهر الكريم اشكركم لمتابعتكم لينا طول الحلقه وان شاء الله نتقابل يوم الحد الجاي في منتصف الليل حلقه جديده على قهوه 100.6 نجوم اف ام عليك فكر شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.